يا ايها الناس تذكروا ربهم يعني لا تعالوا ونصحه والعجابة وعذابه لا تحفظوا الكلام مع يعني لذلك تحضروا على ضيقه وحفظ ما هذا يعني الموضوع عنده ان يوجد وتغير نجمت حالك حالته الله عطاك عوض رزق لا قال وتكونوا حاجه من ان هذا الله بيقول يعني زي الاسباب اللي باحثها يعني الله سبحانه هو اللي حكى لي كلمه حواري و هذه من هذول يعني هذه الحوادث من جهه الحمد لله خايف من هذا لا ما لا انهم قالوا انهم لو حركهم ما أي وحنا وحنا ما حلوش منشأة عادل عبد الله بن جعاع ورجع من جهة من قلبه وخرج منها هذه الدنيا منهم رجال كثير ومنشأة وانجبت لا الله من عاد من عاد محبطة ولا ينشئ إلا بين البشر عارم على أواصل رحم يجيب عن تورس ويراعي أحد الناس فيه لا لي يطلع على الواسيتين ما بعرف هو هو المخره الحمد لله بعرف ايش يعلمهم يعني في حاله انه كثير الله الذي تشاءى النبي وارحم هل باذن بالله ده محل وهذه قد تفاحوا في عدم يوم يوم بعده على الجديد يعني انت عارف لما كان لما قال الله ما عرف اعماله عندي فاحل اليوم يعني اللي عندها ان انا بدي قطع على حميد واللي عنده عنده مشكلتي قطعوا عنها شرح حاله وقال له انت ما رجعت عم فاللهما أكتب على الوحيد فأحنه اليوم يعني إجعل سينها اليوم يموت يعني نهجه بهذا أعطى هالذي أكتب ويجعل سينها مجهة بخير فالنوص ألف بيه هو الوحيد فالله فكرته الله عندما تسأل النبي هو الأرحب كان من أسأل الله إلا يشتغل الوحيد أحذف أحذف أحذف أحذف أقول بيحسني قال صلى الله يعطيهم الصلاة والعقل الرحيم الله الذي تسأل النبي والأرحام إن الله كان عليكم غريبا يعني إنهم ياتبوا الله وياتبوا ردعها الأرحام إن الله كان عليكم غريبا إذا باتبيتوه وقد عطوا الأرحام الله هو مرافق عليكم ورقب عليكم يعني رقب علي عمالكم لا عليكم عليها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 أجوا حالا، فهم سووا حديث لأن الله ليش يتحدث؟ لا فهم هو هو تعامل وبي ما هو إلا بلد من ونعم. لا لا لا قصايد الحرام يعني قال لا تأكلوا الحرام أموال شاءوا وتخلى الحرام كل الحرام بس. الله. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم. لا تجمع بينما تأكلوا هذه ما, حاجة. ما لكم أموالهم أموالهم. إنه كان كان كذيه، إنه كان عظيم الإنسان، كان هذا هو، إنه كان هو فاضي. كان هذا هو أن الله بس في الإنسان، هذا هذا هذا نسيان، كان بس هذا الرجل يهرب منك خالد أيضاً، وكان بس هو يهرب من الأموال، وجعل الله إذا تروح هايكم كنتوا عاجزين تجيب بلا سوياهم، لا سوياهم تلاقي من هالوضع وتحبسها عندك ولد معززام عليه هذا معوض تتركها ويرحمك الله لكي تذهب لترفعها على غيرها ما بقى لك من غيره من النساء الله كانه اول ربع يعني كانوا هذا من جسمه هي اوليه هي بقالب تاع عموما في عنده اغرب الناس ولا اجل ومبال ما هي حاله ثاني يقول لك نعم هو عنده الموضوع هذا بلا امواله وما وما من العالم من هذا المعروف ما هو يطلق فيها مبلاب إمانها يعني ما من النساء على من غيرهم مثل أبو ثلاثة أو ربع الله حدثم ألا يعني فواحد فإن حدثم ألا فلا يجلوا لله واحد أو ما ملكة ولا وما يحتفظ ما ملكة أيمانكم فإن يوم ألا ألعب لكنك تتعلم الله تتعلم يعني هو ان تتعلم ان تتعلم لا تتعلم ولا تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان من ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان على ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم فإن دبناهم عن شيء منهم نفسه فأكلوه هل الأمر إلا إذا كنت عن شيء منه مهرب؟ لا تطيبها من نسها فأكلوه حالا لا، هل الأمر إلي إذا قال الله لا تبتسل يعني أوليك هل ما يجب عدد ما يجب عدم لا يجب أن أموارهم ما يجب أن يجب أن نردم أهل لحفظ أموالهم وتنمية الحوثة أموالهم هذا الحفظ أموالهم ما نعطيهم والله سوف تسرها التي والذي يجعل الله ونهو قيامهم لأن الحياة تكون بأموال يعني لديهم بأميحة والمعلومة التي بتكون بها الحياة وتستمد بهالمعيشة والذي الذي الله ونهو قيامهم ورزقهم فيها و اكسرهم وقول لهم رؤية معروفات يعني اكسر من هذا الكلام عليك ويقول لهم المحروف يعني خلاص كانت بسن تباية ديك مالك وباسر حين سرجال ببع... يعني لا يجل... لا يجل... لا يجب اللي يضطيب يجل... نفسه عليك لي لكن ويجب ان ارتاقوا ديك السرحين يقول لها كما كانت بسن تباية سرجال باية جنسك سرجال من رجالي ومع مع الخيرات وسألنا ما الحدث وسألنا نسأل نبى لا أنا بالله أنا خادم ما يجري وما علجه ربنا ورب ما أوفه وقت حتى إلى طرقل النكاح قالوا مرنهم يعني على المال ابتنيهم يعني ندعي علمك كيف كيف تعرف مع الناس نفيع أجراء نفيع أجراء وبزراعة بزراعة يعني ابتليه يعني علمه ووإقتبله مدرنا لما يبلغ النجاح لما عايمه ودمعلنا لأنه إذا ما هو عالم الناس ولا خبيشة و... ولو إقتبل الدامان ما ساجع ووو اللي هو يعلم. طبعًا نبتليه على علمه لما نحب لما يطلع فان ارسل منهم مسلم ولد فاحلى عن حديثهم ستاخر سنه فان منهم مسلم تتقال لهم مالهم اذا اعرفتم منهم من انهم صارت تبدي امامهم اذا اعرفتم منهم انهم احفظوا على المال منهم اذا اعرفتم منهم انهم اعرفوا انهم اعرفوا انهم اعرفوا انهم اعرفوا انهم اعرفوا انهم اعرفوا انهم اعرفوا انهم ما تجد ان تكون مسؤوليه لانك تجد ان تكون مسؤوليه لانك تجد ان تكون مسؤوليه لانك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك لا انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك يعني سادوا ما يذكر ولا يلوها، أصل على حضورها بس ما على حضورها بس، ومن كان قد أنفرست أفسد، اليوم يحتاج إلى أخذ منها ولا أحد، ومن كان قد يقول تأخذين معه في هالكلام جبته اليوم فجيه، تحتاجها فيها الناس، ولا ولا ما الناس. وانها هالجارة يشتغل فيها المضاربة في بنص لا بنعرف جوابه يعني بنعرف بين الناس بس اللي يستحق اللي يستحق بنعرفه لا اللي يدلها الجواب هذا لا يقولها إيش المستفيد هذا عسرة أيوة لاك لا يأخذ زيادة على ما بيشتغل لا في جاره ولا في قلنا قد يمكن فلا يستعر. على أحسنها لا يأخذ ولا أحد قبل الله هذه هذا تعاول على مشكل ومجال قال كان ياخذ المعوض فاذا تبعث اليهم الله لهم تشهد عليه ما خرب الله شيء ما قدروا الا يناموا مش كده هل استعدوني مسلمين اذا عندي لي بابي ما راح بيعد هم بالمعنى اتحط عليه قال هذا ذكر اماره هو مش يعني إذا مش عليهم عليه ما عرف إذا أجيء يا حنا الله هم يعلم لا خير خارجنا في الدنيا الفاجنة تعمل معنا. يا رجال يا من الله نبي نصيب من ما ترخ الله رجال ومن والرسائي نصيب من ما ترخ الله رجال والأقربون مما قلمنا وكتب نصيبا مفروض كان العرب مشهير ما كان بيتوالدون. ما فهمت فيدي. ما بيجي عندنا شبابج ام ابن عم و اثناش ما مو زوجة هذا الارضات هم بلاد هذا اللي شغلوا بعد الله اللي كتبه خالي يا حسان خالي مو يدفع ويحمي على البلاد يجب يطوفني من اعملهم والله يوفقهم لا فين المالي؟ نعم، وسأخرج. وسأخرج. لماذا لم أخبرهم فيه؟ في في ماذا في من جيرانهم أبداً. فما الخير ولا في أموال ولا في أهل ولا في أحفوظ الناس ولا في رزق ولا في خزائنهم ولا في سبلهم؟ إذا الله لا أعلم أنهم أتوا. الرجال نصيب، مما تخرجوا إلى جانبهم. الرجال بعديهم نصيب، والنساء نصيب، كل أحد حياش النصيب ما مما قال منها أفراده. كل وجه هناك كل شيء نصيب مفروضه نصيب مفروض من الله هذه امر مفروض و هو حق واجب وإذا و الى حاضر الجمته انضربوا ولا وفرزبوهم منه مشات يفرضوهم ظالم معروفه قال اذا تكسرت ولا دبست كسرت كذلك وحضروا ناس ما حضروا شيء ضربت لكن هي اجاعي ولا اتامه ولا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 إذا حضروا الإسمح وهو جرابات قال <تصفيق> لهم لا جراب هنحضره يعني كلهم حذاء منهم قال لهم من هو قن مهراديشي قلت لهم قالوا المعروفات يعني لاك لاك سعوهم قلت والله إذا كون باد فيكم واعني ممكن طيب لأن لا إذا <تصفيق> ما هبوه شيء ولا هبوه كلام بيجردون لهم ويعادهم ويحسدوه ويعادهم ويحسدوه في قلبهم عادة وعدها اللا شئون عندهم لا يفرسهم طيبة الحمام عندي أسمهم لا بس رأسا عندهم قسمهم ما زوله ما عادة يعني قرابة غير الورانة؟ غير الورانة، ما في قائية هم الورانة، ما عادة يعني أخباء يحمل الأحباء وغيرهم ولا حالة وهم قرابات علاجيه في غيابه <تص favour> هم يعني بيو عالم وجالبه التابع الله تقبل الجروب وجاري وش علاجها ليه علاجها ما بما انه باخذ الميدازولين وكلام وقال يقول كلام حسن ومعروف نجينا هاي احنا لازم نتصل عداوات وحسد والله عشان لدينا لا تراكم حاجه من الاطباء هذا حافظ على جسمه فليتكتب الله عليه بوله قره شديده هذول هم السهل عند البيت وبيصحوا حاقوا وصي يثبت قال والله قالها قشول على حافظ كثروا كثروا كثروا تكذبوا اكثر بده يعطيه لو باث موت رو بده احنا كنطيعه لها العيال قال امور امور دائما تجي بباتهم صحوا اذا ما كافره حيث يمثل باسموه وتمعفض بيها وعافر كافره مغفر وبيعش عدد كنسة حيث يبما لك توصي به ثنة رضا بيها فلا عافر بيها يبقى اي اي اي اي له لا يتربى الناس لا بعضهم مغفر حيث يوصي بخدع ويوصي يشبر ويشبر ويضيعوا التاريخة ويقاب عزب بيها اي اي وحرموا الوردة هذولا في مصرحية أنا خاف لا تقول يعني لا على لا تيجروا كذا على الأوراق أمورا مثل ال ال الورشة مثلا مهل ورشة بجيب الواحد منها من هالكل وووقد يصير وضيع والله نشاط ما يغنيهم وما يسون ويوكل عليهم الناس اي حد رسمك على يقول انا اول شيء دين انا طرفه مقاجين بده يسمعوا عليه الله, الله لا زيد بل حافظ وهو ابو قوي شديد الذاد يا ابو يوسف اللي هو يا معلم هذا والله إن وان الذي ياكل من كما ظلم في بطونهم النار وشي صار بس ايوه اي قلت لهم بجد بالظلم ما هو الله ما هو الله بعالم التقل ما ما هو الله قال له بعد حنا بشر بهنا ويا الله الموارد هنالك ياتها خليبلها اللي بيجي يوصيهم كل شيء خليبلها ما ما خصلها وبدأ خليبلها يوصيكم الله في أولادي اللي ذكره مثل حافظ عنزين تقاريرها إنسانين سنتين فأين كلهم يشاع في وقت كلهم ما بلا بنات فلا هنك ولا دان فلا هنك ولا جماعه سمعت زين ف اكثر لنا في النهان فا متلك واحد ولا تلوها يعني ثلثها صارت كان فلا نصف لا نصف لا كلها نصر. ما تركت اموها كلها ما تركت امها لا نصف ولي ابويه كل واحد منهم نصف ومن يدعونا بقولها أولاد يكونوا ولا لا عالمنا يكونوا واحد يكونوا عالمنا لكل واحد من عالمنا يكونوا عالمنا يكونوا عالمنا يكونوا عالمنا يكونوا عالمنا يكونوا عالمنا يكونوا عالمنا يكونوا عالمنا يكونوا عالمنا بدل عالمنا يكونوا عالمنا يكونوا عالمنا يكونوا عالمنا يكونوا عالمنا يكونوا عالمنا وبها نجحة لقد اذا ما بلادهم شاهدة باقي نهو نص و.. والأم سدس والأب سدس والعباء بقى قال لها سدس قال لها لجعل الأب عصر بديها سدس فليمهم الله حينجا كل واحد من سدس ونهو السدس الثاني فالتعصيد فإلا لكم له ولد الميت فإلا لكم لهو ولد ووريته وأب الله ما يبلا. ما أرثها لا أبا فليوم ياتيك وقالت لك هل ياتيك هل ياتيك هل ياتيك ايوه ياتيك هل ياتيك لا ياتيك هل ياتيك هل ياتيك هل ياتيك هل ياتيك هل ياتيك هل ياتيك هل ياتيك هل ياتيك هل ياتيك خمسة أسكاث للأب للأطفال للأطفال فإن كان لها أحوة فلن أمه السلسة لما كان ملك أب و أمه أخلح هل قلنا للأطفال لكن لن أبنه أسكاث للأطفال والأطفال للأطفال خمسة أسكاث أبنه من بعد وقيته وقيته وقيته لكن لن يستموها كدأ أخمات أسكاث ونصف لابد ان اول شيء هنو الديون والوصايا لابد مصيحه جيد وجا للسوق اسمه اذكرني الصيام هذاكم ابناء عبد الله ترون انهم قد ربوا لكم لها ذلك الله تعالى عليم حكيم اي عن الله تولى اسمه الوارد وهب كل واحد من من اسمه من من من ثم هذه خمس اخوات هذه الوارد ابننا من قبل الابن خطا والهبل الارقام وهذا المخاطر وهذا وهذا لا يدان مزعح اواحيون داري هذا كل واحد له حقه اي هاول هذه انا ايش اكثر هذا يعني هذا بسم الله لا بسم الله من منهم لهم نصفهم ما شاء الله عز وجلهم لهم نولد إذا ما تزوجوا ولا معاه عيال نص نص ما ما فإن كان لهم نولد فلهم الربع إذا جاء معها ولد يعني بنت بس هذا بذكر الله عز وجل تزوجها نص معها أحضه ولم أحضه ولم أحضه تزوجها النص فإن كان لهم نولاد فلا خربوا من ما سرختن، أن أن جلزول يضرب إذا معها ولد بنت ولا ولد ولا بنت ولد من بعد وصية يوصين بها أودين يعني بعد لا يخرج وصيتها ودينها لأليها دين، ولا خربوا من ما سرختن إلا بيكون لكم ولد حاب الزوج إذا ما سويها خلها ضرب من بعد زوجها إذا لم أعزل لا دخور ولا إناس فإن كان لكم ولد فلهم لا من مما سبحتم إذا لم أعزل دولادي لا يجل هاتم وإنهم دوليك خالف ما نحمد الدخور ولا ولا دي شمال الدخور؟ الدخور ولا دي شمال من بعد وصل بها أو دي. أجلنا من حاجة مصايا ومن ديون. وإن كان رجل يورث خلاصة أو مؤذن له أخ أو أخت، فلكل واحد منهم السدس. إن كان أكثر من ذلك، فهم في رقعة في الثلاث. فإذا ما كان مات وما محرثه، نبدأ خلاصة يعني نبدأ عنده خلاصة يعني نام على ولد. ولا لا ولد، ولا ولد ابن، ولا اب ولا جد، هذا أبيهم كلاخ، الميت كلاخ، نعبد أبوه وخلفه أباء، يعني ما معها أم ولا أبو، ولا ولد، الله، ولا ولد، ولا ولد ابن، ولا ولد ابن، هذا إذا أخوان الأم، بعده كل واحد ما بخ ما ما بخ أخوان الأم، إلا دم على فيصل هو كلاخ. لا على ولد ولا واحد. مستواه لا أب ولا جد ها؟ مستواه ما, ما, ما هو؟ مستواه. مستواه كل واحد هم بديه دخل بديه بقى نجح. بقى نجح. من الناس سدس. بده يذهب بده أنده بقى له سدس. فأنا كان أقرب من ذلك كانوا شرخاء في التلف. جاء بقى محمد محايرات بقى التلف. من بعد وصيته يوصيها ودين غير مبارك. من بعد وصية يوصيها ودين غير مبارك. وهو ده قبرنا هم هم يحب وصية.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 محمد وجهة حتى هذا من لا تجدوها لا أتيامزوها في النوازي ما تلاقيش اسموها وما يقول الله ورسوله يدخلوا الجنة هم دجيلن تحتي فيها وذلك فوز العظيم أبي أقع الله رسولهم ويجيب أحد الله عن تعالي ما حاله خلاص لا تكذب لا تماجنه الله رسولهم لا ترجع رسولهم يدخلونها وحال دينها من خالفتها الأوامر الله بايد خلقنا و فيها و إذا خطابنا مؤمنين خطابنا مؤمنين قالوا لا الله محمد رسول الله لكن إذا خالقوا و تعلماته فقال الله تعالي باته أن نعرف حلق ذلك إنها علماء ذكرون مردون مردون من المؤمنين كانوا خلقنا اللهم خلق ذلك فيهنم إذا نزال إذا الله ألعب أنه من الضراطي خلق مؤمنين حب المتابعي بسطوله حب المحذويته قائي خالد لا خالد، ألي من خالد شو يصير؟ خالد غير خالد نعم يعني، خالد يصيرها، وهو بلا هذ الحلاجات والذكور هو جاي حديث الله العظيم، الله يخليه أهل الله هذا ممكن. أئت من فاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم أأي تأتى فاحشة من نساءكم أيها المؤمنون فأشهد عليها أربعة نشهد إذا شهدوا عليها بالزنا فلا فمسكوا إن في البيوت أشهد إن في البيوت لا هذا كان في أول الإسلام يجتمع على العيال حتى يتوقع الموت العتقان أبدا ما شو أول الله لهذا سبيلا ولا نعات يعني عندهما حب. يعني ثلاثة على الثانيهم قالهم يزوم ولا ثاني أثيانهم قل فاعدوهما فأنت أرى أصلح فاعلواهما إن الله كانت والله رحيم وووبيعني دازنوا على زجاجة قال أعدوهما يعني يعني يع يع يعذبهم يهيلهم إن بحقوس ولا برض ولا بجلد ولا كذا طير، وش ما طير؟ ولا استغلهها، ولا لا. أذيع. ولا بنتينا ولا ما. أي فاحشة شامس. آه. فأنت براص ما تعلق، ما لعبت، لعبت تازوم ولا؟ إن الله كان يتوابط حينها. ها؟ أيوة، بدي نبدي نشرحك بآية في سوره النور. انما التوبه على الله الذي لا يملكه ابيهات ثم يتوب من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله علينا حكيمه التوبة, التوبه على الله يعني ابي بيت الله عليهم يتوبته هم الذي يعملون المعاصي بجهاله وكل من عمل معصيه فقد عمل هذا بجهاله ولا هدى منها معصيه عدس منها جهاله ثم يتوبون من قريب وتاخذ الموت قبل ما يقطع الملك المرس قبل ما الله عليه مخال الله عليه من خشمه من عمل معصية الله لا عليه إذا تاب قبل الموت المرس تاب قريب يعني بالقرب يعني يضرب ما قد الموت ولما قدر الموت الملك تاب ما عدها نفع عادها وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ما عدهم توبتهم ما عدهم أبوال التوبتهم كبيران موته ولا الذين يروتون أهم كفار ولا دين كاذب كاد كي ما هم أبوال التوبتهم إذا ما تاقل أحدهم يجي الموته وولا هم كفار إذا ما إذا ما ت حضر الموت وهم كافر ما عبشي حلاخ اتقلب ما بالتوراة ليس التوراة ما لهم توراة ولا إذا عرفنا لهم عذاب أليم ماذا نعترف لنا العذاب الله نعترف نعذب التوبتها التوراة يعني بيترى ويندم على ما فعل لكن يفترض يندم على ما فعله وما قد حضر الموت ولما ذا يبدأون ملجأ إلى كربه ملجأ أصعب لأن إذا من الحجرا لا يمكن المرء. <تصفيق> وعم الأكفار ولا تبي عنده ولا بجبل إذا صدقني يجى. تجيب من الدوا. يا أني من الدين آمن لا يحمي لكم أن تريد النساء كرها كان في قبل ما يزور العلاف و منزل التعاليم والقرآن إذا ما ست زوجته أخوه ولا زوجته بالعمة ولا زوجته قريبة يروح للوعدة بطفولها بصرق و خلاص يعني يرفع إنها أولابها ما عادتها شابه ما عادتها شابه ما يخليها احد منها ولو ما بدها يعني هم لا انا مجانني لاحظ انكم انتو إذا اذا ما كان اولاده من هاد التجاره ما حد عليها سلطان ما حد اولادها هذو اولاد نفسها و يين تزوج دهزول وزوجت فضل زمان الاخوان ما غير, غير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 وي بعدها لگی اپنے گھر کی حساب کوٹھوں پہ مانا نہیں شروع ہوا لگی ہومہ مہمدہ ابا تھا آدم کے پرواز ہے نا کہو ان ہلکار ان ہم کو ولا باتوں دیکھا ہاں اللہ نے کہا میں نے کہا لہذا عذروهن یعنی لاکھ تم سکھوهم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 من العمل بمعروف مثلنا عرصة مثل البلاد عند الناس ولا يوجد منها أكثر من ما بيشبه للناس وهي عليها أنها تكون بزوجها من العمل وعظمها بجموع الناس فالبلاد وكل البلاد يعرفها فعاشرهن بالمعروف فإن كان اجتموهن فعاشر انتفرهوا شيئا ويجعل الله في شيئا كثيرا <سؤال> يا الله إذا كرفتوا النساء فاصبروا على لا يطلب لك واحد يصبر عليها لعاهلها بمعروف فقال عسى بجي كون فيها خير كثير بجي الواحد منها تبقى الصالحة ويجيل عليها أولا ما جبهة يعني يصدق يعني يجلبها بجي المراهد يجيلها تبقى ويجيلها تبقى ويجيلها يعني معنى كلمه عايز انت تعرف ايه قول الله ان شاء الله تمام عايز ختم لكن يعني قاعد دي بعارضين الزوج يعني موجود اشلي الزوج وحده وبيقوم يضغط على كياه ويقول لها ترجعي ما ما عطهاهم يطلقها له بالزواج ايش لهم يروح لها بها لا لها ما يجوز لهم إنهم يأخذون من زوج يشيل لقلك تشيل عليها وتقتدي تزوج مرة ثانية وغط عليها فيها تديها لها وتديها لوارها وهو يطلقها تقول تراجع لها وشد عليها لوارها ما تحتاج تفتدي نفسها منه ويطلقها وتديها ويسحبها إلى عقاره للي هو مشكلة اللي زوجه مرة قال الله لا رحتم استجروا الزوج مثلا زوج وأعطيت من أحدهن لقبها حتى لو أعطيت لها لقبه ما ألكن طارفه مل... مل... مل... مل... من من عن جدة فارده، وأحياناً كنطارف يقول حل ألف كيلو، قالوا يعطوه ألف كيلو ذهب، فلا تأخذوا منه شيئا لا تأخذوا منه أي حاجة، لا تأخذوا منه مهترم وإثم مبين، يعني تاخذ الكلام غير حق وغالي، ما بلابضور ما ضارض ضار ضرط، المهم لا ضاع إنه إهن، وكيف تاخذونه كيف تعرفونه وقت أقوال بعضهم إلى بعض؟ يعني بدي دخل فيها وبيدي أه... أه... وبيجي منها وهم عارفونها. واحد منهم مثال عليضة. يعني عجبا منها وضع وهي رغية إنها ديها منها وهو واحد. و... و... و... أشهد أن لا إله إلا الله. استوى استوى منها ب بوضعها وهي... منها وهي تدخلت على عشاء بعضها مثال قليل من الله إنها تعيش بداخلها لا وليش بداخلها عيون وجاود الله تقرأ فاجيل منها وتفض عليها وتدخلها وينحط ها حلب الترال مثال من الله إنها بطنها حضر منكم مثال قليل حد الله تحدين اهل من النساء ولكن تكح لك حادا من النساء حرم الله ان الزول مرته تبوه ما المتوه هو لا تقدرها قوم زمانه الا ما بتعرف الا دي بما خليه فالله الله رحيم صحيح دي تعازهم من دي الجاري كانوا في الجاهليه بيأخذ اللي كانت الله حتى الجاهليه كان يسموه انكحانه مش هالحنا بجاني وهون كل على بتجي عليه بنحضر عنده والله كان طبيع ما ادري واذا جاله ابن على الجنيه تبعي يسموه مهم ما تجي المجد ما الله ما لن تنفعش يعني العجور باستفشة واستفشة حتى اللي كان دي باستفشة هؤلاء يسموه مرتب ان الانسان دي عليكم عليك يجب يجعل الله حكم ببس عليكم امها ام الانسان امه وامه امه وامه أم أم. وامه وامه ما, ما على كل وبناتكم أبناك بنتها بنتها أبناك بنتها بنتها أبناك ما خلاص مننا، وخلاتكم من حكم، وأمهاتكم اختلت، ما خلاص منك، بنت بنت الأخ بنت. بنت بنت الأخت بنت, بنت الاخ. وبنت الاخ. وبنت الله من ما اللاتي أربع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 أخلفكم من أضعافه وأمها من نسائهم أم الزوجة. وربائكم الله في حجودكم من نسائكم الله يتحصن بهن. ك البنات أجمل لكم. بنات من سوّجتها في ذا يوم عابد. ربي. بجسمها الله يتحصن بهن. لا بد تحصن في حجودهم لا بد تحصن في هذا أشج ذنب فإن لم تكن تكون إذا حفظنهم لا خلاني حارس. بعد ما ركبنا حجتنا حمد. قيل. قال الله تفيحون. ما رحثالو ما هي الحجبات؟ الحمد لله بيجي مسلم. من هذا بيجي من جوع. وحرق أبو الذين من أصلابهم. يعني جاي تلب. اجل نختم ودارين اصحابته باذن الله ان شاء الله ابن التبني ابي جواهرها اشهدوا هذا ابن يهد وهذا ابنه المعروض و هذا اللي بن ذا سعد ليس برداه كان ابي فضيل النبي صلى الله عليه وسلم كان مع زيد زيد بن حاله هذا ابن زيد بن محمد وما قلنا له الوضع هلا ما يجوز يجوز مثلا ان احنا نسدد تجمعوا بينه وكتب يجوز يبينها عشان نقوله نقولك كلامنا ما بقى ما لا يعني هو هي مبلغ اخت وبنت الاخت لا هنا بنجز أرحم ارحم الله نهرنان شبل زوج الواحد منهم نهرنان شبل زوج الثاني. معدين أختين لأن بيحصل بيحصل بينهم قطعة راحة ليبيلهم إحنا سو يمع واحد جام يسوي والله ما هي نهات القطعة الله حبيب. اللي معدين إلا ما قلته الذي تعزهم قبل. قال عوض. عوض ما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 وقالوا <تضيل> للنساء <تضيل mä Force> يعني هم حرمات من زوجها هم زوجها واحد من زوجها الا ما بركت ايمانهم الا تقلكم مطروق وهل زوجها ما هي حلال لهم تفعموا من كلمه زوجها ما على حالهم زوجها خاصه مين بشر كاحب بلا وكلمت مروه عن هذه حطت بعض الاشياء يعددها قال هو بقه وربابي حلال من المصدر عدن حطوا اسئله على ان المصدر انت تبغى تبغى امور شيء لا قال له لا هو هذا هو سنو غير مسافحين لا تعتذينا فمسكن ساعتم به منهن فأاتوا من جواهن فليبها إذا سألت فأعطوا الناس عنهم وجواهن اسمها واسمها هو عادر لأنهم نجيب منكابلها أمسكن ساعتوا فأاتوا من فلا تنحن فيما تقاضي من جواهن فليبها من الله كانت عليهم إذا صارت المسؤوله ديالك قالوا لهم قالوا اننا محمرين وزين ساسه يقول لا يا كانوا ما عرفوا ما قالوا لا هذا والله كنشتغلوا في كان عبد امام غريم يعني اذا ما صب المسلم اللي يتزوج صحح مؤمن فصار عن الزوج بحصانه بحصانه بحصانه بحصانه بحصانه بحصانه بحصانه بحصانه بحصانه بحصانه بحصانه بحصانه بحصانه بحصانه بحصانه من بحصانه بحصانه بحصانه بحصانه بحصانه بحصانه بحصانه بحصانه بحصانه بحصانه بحصانه بحصانه بحصانه بحصانه بحصانه بحصانه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 فإذا ارسلنا سويتوما فهذا يجب ان يكون هذا السؤال يجب ان يكون هذا السؤال يجب ان يكون هذا السؤال يجب ان يكون هذا السؤال يجب ان يكون هذا السؤال لا ان يكون هذا السؤال يجب ان يكون هذا السؤال يجب ان يكون هذا السؤال يجب ان يكون هذا السؤال ملو. ملو. ما هم. ما هم. بيوم... لا ترجعوا على عمل حرام لان قال الله تبارك وتعالى نعم همم له كانوا كانوا عمل يوم اللي بنصير نتكلم نذكروا ووالديون اللي عم نادج حياتنا احرام انتم لا عم تعرضوا على زين وعطاها حد ما تخدموا طبك والله انا روح صح ودي هذه بتحشيه على انا رجوع خالص لما جاب ضايع هذا المعصيه وانت تصبره من اذا خف الخلاص الله اكبر الله عز وجل انا بدي انا اعرض الدور ديته رد يقول يا عالم ما انا ما ولا انا اعرف بعده عندي خدمه الله يريد الله وبسم الله جل جل الله الله لنا عن أحكم أحكم ديننا وكيف نسوي في في مكاع بطلات ومش مش عناش على الإسلام ولا حد لا من هالجلسوا الج hours يجلسوا الج hours وصل مهور وفلان وإنكاح الإمام هذا بأن الله أراد الهدى. الهدى. يقول الله يبين لكم الهداء يجد الله يبين لكم وهديكم سنين المدينة من قبلكم يخبلنا بالسند سنها في الأمم الساد على سنة الأنبياء اللحظ ورسلها الماضي ويتوب عليكم يعني الله يريد أن يتوب عليكم يعني إذا عملنا سلاحه فأيتوب عليكم والله علم الحكيم ما لا ما ما ما نحتدين منافعنا في الدنيا ولا كان يزول ولا كان يزول ولا كان يزول ولا كان يزول ولا كان يزول ولا كان يزول ولا كان يزول ولا كان يزول الله كان يزول ولا كان يزول ولا كان يزول ولا كان يزول ولا كان يزول على المبلكين هي تب على حين بها. ويديد الذين يتبعون الشهوات. أنت من الذين عظيمة. ذالك اشتغلناهم لا في تعملون وتعملون في الجاهلية. تعملوا بعمل الجاهلية. أن كان مع الشرايع يعني احتفظ كاحف يعني يعني, يعني. دي دي يعني بعض الأهل الضعيع. المرح. يعني بعض ما يأكل. قدرها قدرهمها. وحملت وجازلها الناس وكما قبات ملت وكما قلت لها والدت فالدولة يجو صلاحة وصلوا عندها وقال ساوبناك يا فلان ولا عبد يصبر وجودنا حرص يعني الحكم حكمها وهذا مش شرائعهم كان مثلا أخوه يعني أشياء أعطاء بها طليل يعني الله يدوني يحب لنا بشرائع شرائع دينهم في المعاملات مثل الزوال يفطران وسالنكاح وفين في كل في كل دارة، في كل دارة ويشترق نحن يتوب عليها وليس لا يشترق نحن أن تنوينا بلين عظيمة، تخذ دولات تعملوا بالدين وتعملوا بالشرائع علي أهلية تحديانك أهلية يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يعني الله رحيم بعباده، ماذا بفل السمالات يقول يسهل الهم وداري مصالح حلوه على محكا سهيلة ما هي عزلة وعلى الله دي حلق الإنسان وداري إنها ضعيفة وبدأ بيحمله على قدر غبي يستغير يحمله من الشراء يا أيها الذين أمروا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يعني لا يأكل بعضكم أموال بعض إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم شهلا لا تجارة عن تراضنا الطرفة لسهلا ولا تقتلوا انفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعض ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا فكان ذلك على الله يسير عليكم يعتدين بظلم ويبتلوا اخوها المؤمن قال الحق ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما الله اعلم بعض الانسان لذلك اجتنبوا الكبائر الصغيره ويكفرها بيكتب لها ولا واحد عليها كبيرا بيجي من لشان زلات بيجي منها نظرة بيجي منها ايوه كل ما هو بيجي منها زه زائدونابس إذا نسينا بدها الموجات الكبائر الكبائر ما رأي بيجي واحد فحل وما هو يعني وما عينه تفصل لا ما لا ما عنده اذا ينhelp احد ها ها حن في الصراي لا يتحفظ منها لا الله ولا قوه واحد يضع بصرها بابي له ما عايز لا ولا لا لكن ما خلصها رغي دا رغي دا رغي بجهة بجهة في علاقه طبيعي انا قاعد نقول توك هو بس قلت لها واحد ولا تسمن ما فضل الله بعضهم على لا لازم واحد بيتمعن تعين وجه معاه. يعني دافع لا لا معه. عارف تهيب حد بس. إيه. يحسن طمعه ولا يسمن لا في ما الغير. اللي جاي نصيبه المحسوب اللي ساي نصيبه المحسوب. كل واحد يشيل نصيبه ما جاله من الله خلاص من بورف ولا يتعين وجه دافع بيدش يشكي منه. نبينا ما الله من فضله من ما هو الله والله جد حسن السنوات الله يعطيها ان الله كان لكل شيء علينا ولكل جعلنا مواليه مما رحم والده ووالده هذا واقع جعلنا متناح الوالدين وجعلنا ورث ورث كل ما عليهم نصيب فالوالد يعني ورث ورث الذي ترك الوالد ويقول الله للذين عادل إس أيمانكم فأتهم هذه هذا كان في أول الإسلام جمل سورة كان بيسعده عبادير مع على اني أنصره وتوصلني وأنا أخوف وأنت اخي أنتك وتلفني ويجهم وت... شيء واحد قال الله حول أوفوا بك ثم إذا ما تفضل الله أعطاه مصيبة ليجسبي عليهم لكن قد بالنسبة حدث كان في كان في حالك هذا في أول الإسلام حين إن قدرت عداءهم، كل احد تتأخو وكل واحد يصوت تاريخا بحسم إنه هذار أثر المصيبة إن الله كان على كل شيء شهيدا يعني هو شاهد أمراضه ودليل كل شيء قالوا ليت كل واحد يأخذ وجهه والذي نعافدك أيمن يكون عطوهن عليه عن أخرى يعني, أخر يعني بدهم كلهم مثل بارد. راح نتوجه بجناح حماتيه مع معاذ معاذها شيء انا امول بها بالنسخه الله ابي جالوا قوامه على النساء يعني هم يعني هم الولاه عليهم يعني الله جعل الرجال سلطان ولايه على النساء بسبب إن الله بسبب الله على بعض بسبب الله فضل ان على النساء فضل محتال في حلقهم يقبل لك في, في طبيعتهم وفي مو في نفس وبسبب ما انهم من اموالهم يعني نجي نجي الله الرجال في نفس حلقهم في نفس هذه انهم يعني عندهم شيء عظمه في قوة وعضلته كامل زيادة على العضلات مره وتفكيره يعني هو زي صار على الفوارج كثير علي اني اضطر اجمل الفوارج طبعا او خلها زي كان اجمل احمد في المراه وولاد عم عزايزهم وعيها مسا وعنفسها و... المنظر ما بيشرب ما بينجحوا في امور ما عم شرط ثمريه يجعلهم الله ولا يرضى من معفوظ الأمال فيه، فصالحة كذا، أن لا صالحة، فصالحة كذا يعني بدهم مطيعة أزواجهم، حافظات للغير، ما حافظ الله، وبيحفظوا أزواجهم فوغيره، بيحفظوا أمور، بتحفظ أول شيء نفسها، بتحفظ نفسها، ما بتعامل نفسها، وتحفظ ما زوجها وتحفظ بيته و ف... وشف تحفظ عياله تربيه مؤسرها هذا رصيحة اللي هم قادسات يعني بيجهم يعني مطيعات لله هم مطيعات حافظات حافظ يعني لما قام لما بيجي بهزود على في نفسها وفي ماله ما زولها ما حفظ الله يعني بسبب إن الله أمرها تحفظ نفسها تحفظ ما زولها شاء الله أقول الله والله تخفونا من شو زهمنا يعني هذا خطاب الأزواج يخافون شو زها يعني ريته أنها ما بطيئة ما بتطيع زوجها في حروبه ما بتجي حروبه تعيبوهننا أول شيء نعاهن ويا إذا ما نفعل واحد منهم في المواجهة أي ويجاها ويجها مجنونين فأنا طع ودعنا الله ما نفعل آخر... آخر... آخر... آخر... فإن فلا ترضى علي المسير يعني ما معكم ما من عند الله ما الله ما هم... ما يجي سرر بهم ولا يصير مطيع ما تريبوهم بركة ما تغض لا عرض الله بدها بودها ولا يو إيه ما برجع ما كان ما برجع ما هو ما ولا لكن ما لناش دي كلها ضرب على حد النهري عاد عزت حنيف الأرض الحنيف الأرض إنما الشيء الآخر عندي هي ولا هو في بحبوه ما في عينها <تصفيق> فانا أدعى أنكم ترافقوا عليهم السبيل إن الله كان علي كبيره عندما تلقى الله فوق تدرسكم لا تظلمون الله علي كبير يجاز. ها؟ و... با... و... عليها ما يجازي وكما يعادلكم إذا الله يحب السجرة كيف ساكت؟ أيها يضربها ويستيهد عليها ويضربها ما يجب ديها هذا حين يجب السجرة وإن خفتم شجار حكما من أهلي حكما من أهلها هذا ولا ترى الأمور ولا بين الناس إذا رأى الزوجين عالمش هكذا و يعني ما هي على غير الطريق عن طريق علاقة دعوة قال نحكم من, من هم الزوجة حكم من نهى الزوج حكم من هم يحكم من الأهلها يصل يروح يعيد دخله روضية ويصل ايو لي جاء صلاحا يوفق الله بينهما اذا ذل الحكمان نية كمجيدة فرب لا يوفق لي زدن صار صادق يا ابن وراحيم إذا محمل يصالح في التأريف بين الزوجين فالله داني يوفقهم الحكمان ايو لي جاء صلاحا نعمل حكمان جاء ثمين فالله داني يوفق الأنف الزوجين قال ان يصرق ان الله الله داني وشهر بباي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 ولكن من ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان بعد هناك اشخاص يجب بعد يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يعني الجار اشخاص يجب ان يكون يعني الفرق البربه اما فالجوار ولا فالنسب الجار الجورباي يجيبك عند بيته والجار الجنب يجيبك بعيد هذا التفاصيل والتفسير الجار البربه حجه يجاره وعاده قريب له رح الجار اللي هو بعيد بحنا احنا بعيدها بس حالي بجنب اجي بجيه ما في شي ولا في عمل في مكتب في سيارة في دكان في, في دراسة في مسجد أذي أذي يلي سموه صعبة في نحن عن الحج على رأيي سمير ها إحنا بعدين جا واحد صاحب في السفر عندي باللحق عندي هو حق الله أمره العصال إيه هم يصعبه يندخل سير في عمل في سفر في مقرات في سيارة في دكان في شو بها كل لحظه يجيوا صاحبك ما السبيل الا هي الطريق عادل السبيل لحد وما ملكت ايمانكم العبيد والله ما عبيد ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الله ما بيحب الواحد اللي بيجي هو معجب بنفسه لا بيتعلم الناس من هو بيوقف والمخترفات هذا لا قال الذين يدخلون ويشتيمهم اليهود الذين يدخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أثارهم الله من فضل كان بيكتموا ما أثار الله التواضع وعاصدنا للكافرين عذاب مهينا للي يدخلون الناس بالبخل ويكتمون ما أثارهم الله من فضل عاصد يعني عاد الله لهم على ما في يعني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 وعدها بقى يصفتهم هذا الله الذي لا ينفقنا أموالهم لئاء الناس همين ذلك اللي يفوت إلا أنفقنا فجأة ما بيجيهم مبلغ يشتوى في تتوى الناس بس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ما هم يؤمنون بالله ولا هم تبادي الله ومن يكون الشيطان له قليل فسعى قيمة عبدك الله دولة مدمهم لأن نبي رحلو ومما تبقوا ودا أنفقوا ما بلا ينفقوا توى الناس ولا من المؤمنين بالله ولا باليوم الآخر والشيطان رافضوا فوقهم اخوان الشيطان الشيطان هم قرينا جعل الله ماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وهم يجي عليهم من نفس في الدنيا هم خافوا انهم آمنوا بالنبي وصدقوا بهم وصدقوا بالقرآن وجرهم من سبع النبي إنها باسم قصة منازلهم في الدنيا وبعض عليهم شرفهم وعنزتهم وكبرياءهم وصيدرتهم وسلطانهم في الدنيا قدروا لأنهم عملوا أنه عليهم كل شيء ولا هو صدق يعني ما هو جاء عليهم شيء وماذا عليهم للأمن بالله اليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله ما هي عاج مبلنهم وين ينالوا رضوهم الله إن الله بنرضى عليهم ويسلح لهم دينهم و... ويرفعهم حتى في الدنيا إلا أنه كرامه هي في, في طاعة الله في التقوى ويرفع والعزه ويرفعه والشراف وفي طاعة هذا وفي التقوى أنا أترامكم إن عنده الله أسباب لما هنده في سبحان الله بهم علينا إن الله لا يطلبهم تقال دره يعني هو عدل حكيم ما في حيث أيضا أحد من عباده من عمل صالحات بإجازة عليها كلها ولا هم لكس من ثوابه ولا مثقال الضغطة ومن عمله سيئة ما هم على عليهم مثقال الضغطة جزاء زيادة على ما يستحق له بيعطي كل ما يستحقه على الثواب وهذا العقاب وأن الله ما قدره مثقال الضغطة وعز الحكيم وغني ما هو في حال يتبه المعبادة وإن انتكوا حسنة يضاعف خارئة من الذين أجل العظيمة ولما الحسنات ما هو النباني بالصمبر بيرعف بيرعف هم الأجل لهذا بدل الحسنات عايز الحسنات إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله من الأضعاف ويأتمين ويأتمي لديهم أجل عظيمة بيعطي عبادها المحسنين الذين يعمل المصالحات يعطيهم أجل عظيم وأضعاف من ضعفها غير حسابه وكيف إلا جئنا من, من كل أمة بشهيدة وجئنا بك على هؤلاء شهيدة يعني قال الله كيف با يكون موضوع الحمد للأذكتروا بالله وبرصوا له بالقرآن وكتبوا بآيات الله كيف با يكون موضوع الحمد للقياد نحن يجمعهم الله ويجمع شحدة وشحدة يعني هم الأنبياء والنبي لا يشهد على أمته لأن أمته بايمكن وعندهم نبايم على إنكار يوم جاء. ما نقول ما جاء أنا بشير ولا حد خبرناه الله ولا أنظرنا إنه باجي حساب وباجي إجار وباجي حياة. إنكار. وبا أن النبي بايد الله بايد أشهد وباجي النبي يشهد أشهد. بقولها أنا شاهد عليهم نجد أنظرتني وقرأت عليهم آياتي بلغتهم وجههم وخبرت لهم سوا بعد سوا وبلعذار وبلجنا وبلنا وولعت بعد الأمور وأنه ما خبرتهم كل. الله عفظه.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 فالحديث يشهد عليه بابل بدهم قالوا انهم الارتاح لهم وحبوا على نابل يعني بدهم يقول كافر يا ليتني كنت ترابا ويمدون ارتاح لهم ذلك الساعتين وحبهم ويعدي يقعوا في في الله لو تسوى الأرض الارض ولا يكتمون الله حديثها ولا, ولا منكم فأنت يجد وصلت لهم لأنه يجب أن تفضحهم من الجلال وشهد يشهد على النبي ودعوال يشهد لا يسابقه لما يحكموا على نفسهم يقولوا ليس صحيح وعلى هم أننا نستعب يهامنا على نفسهم يدخلوا ليهامنا يحكمون على نفسكم لا يقول ما يتبكي لا يتمكن منهم يجب يحسن يظهر كل شيء <تصفيق> يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم فكار حتى تعلموا ما تقولون الخمر جا الناس متعلق به عندما بعث الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يهم تلعبهم متعودين عليه وبدوا أدمي عليه وما بلا حرمه الله حرمها الله عليهم بتذليق لأن حرمها منها من أول يوم حرمها الله نظام الرضيع متنعمون إسراء الرسول رواه بخالفه ما بلا بالتدريج أول شيء حرم عليهم وقت الصلاة قال لا الصلاة لا الصلاة الصلاة الله جرب الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون لا تروحوا الصلاة ولا تبعوا لهم تدروا ما تقولون المفروض الصلاة الواحد يعري ويقول ويقرأ ويسبح الله ونزله والقراء إنسان الله إنسان الله جو إنسان حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الراجل راح يقول صار الا عابدي السبيل حتى تعتسل الا اكثر بالصراعه وانتم جيرن حتى تعتسلوا الا عابدي السبيل لا لانتم مسافرين ولا ريتكم تسيم موصل وساعو انتم ولا جنبن الا عابدي السبيل حتى تعتسلوا يعني عابدي السبيل لان جالتم مسافرين مع الصفه ان ما الصحاري بلاد العرب صحاري ما بيجي فيها شيئ لا إلا بيجي محن فوضى إلا بيجي إشاروا استسفقوا في أسفارهم لا بقليل إلا بيجي في حاجة تهتم كنت تحروا في تسطر أهو جاءهو جنبه ما بيجي في سطر أهو جنبه لكنه جنبه وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من القائد أو بعمل السنو النساء فلم تجيدي معا فتيمموا المريض قال هي تتم، ودهم ساخر، ولا نقدر نروح جاء أحد منهم من رأى يعني يا راح بحاجة وشدي حضرت الصلاة ما معناه هي تتم، أو لا مستوين نساء يا قال مرتفه ولا ترى غلاراها هل تجديه ما أن تتم مصايد طيبة، تتم إذاك في واحد انتحارها وجهه خلاص، يخليه لهم، ثم سحبوا وجهه ثم أعضاء التمن نقبل وجهه لين بس لين نعرفه بس إن الله كان عفواً رفوعاً الله يعني هو بتحف على بعضه بيعلم ما بيجي شريعة هي شريع سماحة. ألم تر إلى الذين أنوتن صيبا من الكتاب يشترون الضال ويريدون أن تضل سبيل عليهم ذم الله نصيب من الكتاب لكن ما عمل بالكتاب استبدل الضال يعني أحدوا الضلال تركون هجادي معهم يفتبهم في التوراة ويشترون أنهم تضلوا معهم تضلوا السبيلية معهم يلتفي على كلهم هاليهود بيصعوا في ضلال المؤمنين هم يضلوا معهم ويدخلوا في جهالتهم جهالتهم ده ما بيتبقوا التوراة ما التوراة فيها هدى ونور وإنهم عملوا بها إنهم ونرشدوا لكن ما عملوا بها أستبدلوا بها الضلال ويشترون المسلمين يسدرون مثلهم ويدخلوهم مداحلهم يدخلوهم في الضالة معهم نقرأ هؤلاء الحين يذكر أهل الكتاب الذين أعوذوا على من الكتاب اشتروا مرضى لهم ويريدون أن تضل السبيل اليهود يريدون أن يدخلوكم في ضالتهم في جهارتهم والله أعلم بأعدائكم بحضر الله يحذر المؤمنين يحذر النبي قال الله أعلم بأعدائكم أوليهود هم ألد أعدائكم انتبهوا لماعدرهم اشتريوا يظلوكم عن دينكم واشتريوا لكم من الله الدائر ويصالكم في الضلال وقفى بالله وليا وقفى بالله نصيرا يعني انكم تبسكم بالله وبدينه والله هو وليكم ويكفيكم ولي أن الله ينصركم فيه يتولىكم وينصركم إذا أتولاكم الله فلا عالب لكم ما عليكم شيء من اليهود ولا من النصار ولا من المشرفين من الذين هادوا و أحضر الله عنه قال إن منهم فريق من الذين هادوا فريق يحدثون الكلمة المواضحة بحذف التورا بحذف التورا عما عم هي يخذون الناس آلات من التورا هي ما بلأ بحضر الله وصبر الله الله بأعمالهم وخبثهم ويقولون بيقولون النبي حن يدعينه من الإسلام بيقولوا سمعنا وعصينا يعني إيش لا له لخنابلا سمع استهزأ وسمعن فات ويكيدوا ما بلا موب بي... المخلد الله يحذرهن يحذروهم على دينهم عشان أنا عصينا وسمع غيره مسمع بيقولون النبي اسمع غير مسمع يعني بيدعوا بالنبي بس الحين بسمع لا سمعت سمع لا سمعت وراعنا ديبلوا ديبل راعنا في فنه راعنا انها في الظاهر معناها بلا اشبهها البناء ولا اشبه تمنى بنا ولما في عندهم معناها ايش اسمه يتمنى ببه لين باذنه يعني بيحرفوها إلى معنى ثاني وين هو الشيء ويشحن النبي لين باذنه مطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وطعنا بدل ما قالوا سمعنا وعصينا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا يقولوا أسمع وليس يدعوه بالنبي يقولوا أسمع لا سنأسك وَانْظُرْنَا بدل راعنا قالوا فيها راعنا فيها شثماء لكان خيرا لهم أظن ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا قالوا منها أفضلهم يقولوا سمعنا وأرضعنا يتواضعوا للنبي يسمعوا الكلام الله يقبلوه لكن عندهم منهم ورفع منهم يتكبروا عن سماع كلام الله لكن إن الله لعنهم بكفرهم يعني ما يدفعهم ولا يجد إشاروا في قريبه بسبب كفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يعني فلا توقعوا من الإيمان ابدا إلا إيمان قليل يعني هو مسيحين يقولوا آمنا كذلك بأخوانهم ولم تؤمن قلوبهم إيسروا لكم ينافقوا هذا الإيمان القليل ولما الايمان دي في قلوبهم ما يوجد عندهم لا قليل إيمان لا وهو ذي هذه يصالحكم به ينافقوكم من علي بحبفهم ودهائهم وما خهم أعملنا عليه بأهله ما لم تنظر لهم مبدأ لا قليل منهم يعني لا قليل أهل لا إيمان قليل يحاجعكم محمد يا أيها الذين آوفوا الكتاب إن الله حافظ اليهود يا أيها الذين آوفوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم تعلم الله إلا من هم مؤمنون بالقرآن أذينهم مصدق للتوراة مصدق لها ما ما جاء بشيء حلفها خالف التوراة على حد حدى عادها التوراة وهم داري بالتوراة صدق لأنهم تحفظوها وبيدوشينها هوها ما هي التوراة من قبل أن نطمئنوا جوههم فنردها على أجبالها يعني قال لهم يؤمنون بها قبل ما ينزل الله عليهم عذاب عليهم يتمشوا جوههم ذه وتمسوا ي ييجي مثلًا جوجيام مثلًا جفا ما عاد ما جع من وما سجيجام بدون مثلًا جفا أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت ولا قبل ما ربنا عليه من لعنهم كنا لعن أصحاب السبت مسحح الجدة، وكان عند الله مفقودة، يعني إذا إذا قلنا زل الله عز وجل إذا زلهم لا يحل بهم. وهو نزل عليهم سحب ثاني يعني جهل. لانهم قتل بني بربه كثر من النبي في يوم واحد كلهم قد الى كان بتبع حد لهم حجي ستمائة حسيب ما خلوا الذي ما رب له ومشاؤهم واطالم شدهم عبيد جمع استعرقهم المسلمين وقال خبر اجلهم يجاب لا اشهم وبني بنو والله فجوا وبرنا بيت قلنا نروحوا منا اجلهم أحرجهم من أموالهم ومن مخلهم إيش اللوجي؟ وشلوا مسلمين أرضهم وديارهم وبلادهم وأموالهم وراحوا من فرسين بس ويجي هم والله الله ما ما عن إن الله لا يغفر اي ركب به؟ ويغفر ما دون ذلك من يشاء وما يشرك بالله فقد اقترأت إثم عظيما الشرف هو أكبر معاصي وأكبر معصيه الله ما بيغفرها ولا يتياوزها ولا يتياوز عنها ابدا خلاص سائل المعاصي قد يقع الإنسان في الزنا عن طريق الحطاء ولا ياخذها الله بها لكن إما يشير فيه واحد الإنسان فيه عن طريق الخطاء ولا ضحك عليه الله ما يسمح فيها أبداً أبداً لكن إذا وقع في معصيه وعن طريق الخطاء وإشارة بحمده معه وداري وضحفوا عليه بجربة كتاب ولا قتل وما هداري خطأ ما, ما بي أحدها الله بها ولا النار ولا ما شرفه ما بي الله ما يرفضها الله أبنى ولا هجاه لا لا هجاه ما يفعل شرفه والكفر بالله لأن الله يعني ال... تعرفها يعني هذي خلق العدل وداري وجعل العدل طاقة وقوة حايلة تعرف يعني تعرف الشرك تدري أن الكفر ما بحاجل إنه ما يدري إن الكفر ذا أنه صدق وهو صدق من هذي بقى يتعفل يقول إن الحاجة وإنها إله بحثوا عليه ما هو بارس، ما هم صدق يقول إلحظوا الحاجة ويسبوها مثل صوات الإنسان ويركزا يقول إلحظوا هذه ربك ما يتعجر، العدد قابل أبداً أبداً، ما هم صدق لو كيب له البشر يبعه، يقول ما قيب رب بلا سب الله هذا اللي ما له ما هو, ما هو, ما. ما ما هو صدق ولا اتجاء؟ هلا؟ ولا اتجاء؟ وكيفه؟ اتجاء يعني خايف. شان هما إحنا قارع يخاف على نفسه يضل هم والإيمان في قلبه ما على واحد. شيء. لكن أما إنها كذا ما هم صديق. لو اجوا على هالات يجيب يقولوا واحد زائد واحد يسوي حجة. ويجيب معه على كم من ثرا بيسدده. هذا الحجر يقولوا إن هذا ما هو صار ما له. ما بدلنا الناس ما بدلنا بيساعدون يقولوا الناس هذا لك هذا أحاولك مخضي وراه المقصود لا له هذا بقى لا بيساعد يشتم عند الـ عند رصناه من البسيط يشتم مع الرجال بالنساوية عندك يعني حفل حفلات من شيفوا ولا ما بشي عامل هناك صدق يقول ما لنا السحر لا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 ما هو راضي واحد كنا هذا يفترض واحد واحد واحد عشرة ما هو راضي ترى بدن عنق طريق عنق مشي ما لا الله إن الله لا يغفر أيش رأب مشيت أبدًا أبدًا ما دون ذلك لي يشاء إذا قال يا أخي بيجزل لا فيش ربع يخبره بايجزل النص نوع منه بايجزني عنق يقهر وما أخذ هذا لكن المشرك لا لا يحب الله باقته ولا الله ديها ما هو داري والله مره ما رأيه عند البحث وعليه ما هو ساد لأنه دي خلق المرح عقل. وخلق ديها عقل من داري والله في العقول الدواعي. دواعي دواعي تضهم يلا الله وتدعيهم الإنسان حتى من حني من حني صرار بعض سنين حد سنين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 ولكن يجب ان يكون هذا المكان فقط يجب ان يكون هذا المكان الله يجب ان يكون هذا المكان الذي على ان الله هذا المكان به ولا ان يكون هذا المكان الذي ما ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا ولا, ولا إكي... إذا يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي ويعترفون ما دون ذلك الميليشا يعني إذا يتفهمونش مع الآية هذا نبدأهم بيفسروا حاجة تفسير ما هي هذا الكلام؟ دلال. يقول إن الله ما دون ذلك الميليشا يعني إذا قد من واحد بالله ما عش رخ يشرب ويسرب ويسبب ويقطع ويقتل والله ما دون ذلك ما دون شيء لكن لو تفسرها على ما بسنتها يعني.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 الله <سؤال> يعني هؤلاء مع, مع على الإيمان بالله ضوري بايعاسدهم ما هم عندهم فترة في العبور على الإيمان بالله ولا هوا لهم هذه الثانية لأنهم ما أصلت عندهم دعوة بسيط بايع يحط الصلاة ولا يمنعه لهم ما صلوا ما قد ولا هو عن معاصي إذا قد أمر كلام بس لكن إلا هم جاء المشكلة بالله وما يحق.. ما أفضل عجبهم وما هم أفضلوا ما, ما, يحق.. ما بلعتهم دعوة الأنبياء قالوا ترى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ويضومون فتيلة هم.. الله يعجب رسولهم من اليهود قالوا ام ترى إلى الذين يزكون أنفسهم لأنهم قالوا نحن أهل الجنة ونحن ونحن أكرب البشر على الله ونحن أهل الله ونحن أهل جنة, جنة ونحن طاعته واحنا أسرف الخلق، ولا حد داخل جنة هل احنا كل شيء يهم فالله ينفل له ونقول أنهم الجاب وأنهم ولا الله معذفهم بذنوبهم ولا أنهم باكرهم ونحن الجنة وأنهم أزف البشر وأنهم أهلهم و... يعني أنهم بندحهم فرسلهم على نفسهم ولا بحجد الله قال الله بل الله يجكي ما يشاء الله هودي بي جكي يشاء إن الله بأنه من أهل لأنه هو له صحناي ولما حساب يحكم هذا السهل بدون جيد وخلاص بل الله يجكي ما يشاء ولا يضرمون فتيلة الله مهو ظالم لحد فتيل الفتيل لا يأكد بيجو في فتر مثل فترة في الألخبط لا في التمره ما الله ظالم لحد لا له دران غيره ولا حتى يخدي يحفلة حلم تمر رياق إن حبت ففتح. انظر كيف يفترعون على الله الكذب وكفى به اسمه مبينة كيف أن اليهود يفتروا على الله الكذب وبيحرف التوراة وبيسبلو من عند التوراة لأن ما كان هالتوراة موضوع البعيد اليهود يمنعه لا, لا عند ناس مختصين العلماء في بيت المدارس. ما فيش اللي مكتوره هل انا مش مخصوصين على على التوره شد انا حره التوره يروحوا يسالوا هم يدوروا على التوره يسلموها ويحبوا لهم واش فيها التوره هذا اذا لا بيحذفوا يشبدون ضرعها مكتوره ما شمالش هو واحد الامر تكتب عليها ما بيجروا وحده اذا هم لا يعلمون الكتاب إلا اماني ما هم دايمشي بالكتب ولا احنا القران لا كل الناس جادم به لو حاجين الذين بصر ايها الناس من يعرفها جمع في كل بيت حتمة يدرون الناس جمع إن بركث يشترون على الله الكذب وكثى به إثم المبين يعني الكذب على الله كدو عند إثم ظاهر وعض حبيور يعني هم كبائر القصين وعضائم الجلال الله ألم ترى رجعاً الله يعجب النبي قال ألم تر إلى الذين أرثوا من الكتاب؟ قال لهم يؤمنون بجبت وقاروت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدافنا الذين أرموا سبينا المشركين, المشركين جواعد النبي في مكة المشركين قروا صلى الله عليه قال لهم يسألهم من النبي لا كيف فبالا أنهم أهل الكتاب وعندهم علم يحضروا نابة ورسلوا عن الجنوب حضروا نابة و واليهود يعني ما ما زاد من النبي حين هم منهم قالوا هذا عنهم فداء ولا هو نبي وأنتم يدينهم وهو الحق يعني آمنوا بالجبر الطاغوت يعني امنوا بالأهد. يعني انهم قالوا أنتم على دين على الحق يعني هم ودهم لا اصلا من الجبر الطاغوت يعني بات الأصنام كيف إن هالاختيار يقولون لا أنهم على الحق وانتوا في عباد قائلين الحق من الذين آمنوا سبيله <تصفيق> يعني شهدون المشركين هذو بيعبدون جبت والطاروس و شهدونهم بأنهم على الدين الحق هم خاضين كيف تزولهم أهل العلم وأهل و أهل افتاب و وفيها بأيديهم و فيها علم الله و فيها هزا و نور يروحوا ليشهدون المشركين بأنهم أهل الحق وأن النبي على الدين الباطل وأن الجبت والطاروس الدين حق عبادة الأصناع <تصفيق> ها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 يتعلم الله مؤخر من الله يقول لك النبي لا لان ما مشكك الله ولا النبي لا منها يقولوا انها في العرب قال هم او من او في السماء والارض حتى تتلوث بده يا بعضه إذا واحد شريك بده على شيء عشان الله ما يعني هذا قال هذا حي حي ما في سماء ولا ارض فإذا لا يأتون الناس نبيرة لو أن نحمد النسيب فادر قال الله سبحانه وتعالى شذيك لو أن الله آتها نصيب في السماوات لهم المام هبو لا يأتون الناس نبيرة. يعني في الزيف المكتب هذي بجي ظهر الثموات بجي فيها من بيه الثمو يقول حتى واحد يأكل هذي بسيبه شيء يا مام هبو الحذر هذي يا الله هم قال يشتول حد شيء ما دارهم كل شيء ما بلا ليه. ايهم ما ما مش نقول احد هذه التوبه قال يحسبون الناس على ما اتهم الله من فضله قالوا ديش بده يحسبون الناس يعني het ما اتهم الله من فضله يعني الحين حصه الارض اللي قال ابي من het het أعشا لحنبي. فب الآذين عال إبراهيم الكتاب روحه يعني شيء من من من صنع الله. الله بعض محمد. يعني الله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 لانهم وقفوا في وجه النبي في وجه الاسلام وفي وجه المسلمين وكادوا وسكروا لها مكان وضعوا في وجهها العادل ودبروا لها المجابر ولا يعني ولا عابوتهم وكثرهم وتمكنهم وغناهم وفرق ما جاء ان الله يبين عانديه وسعيدهم بنصره ويحصلون لهم والله كل كلهم واتخذوا كل وسيله لما وقع النبي <سؤال> صلى الله عليه وسلم وهكهم ان الذين خالفوا اياه سوف في النار كل ما رفضت منهم الدنيا ما الله حكيم والذين آمنوا وعنوا الصالح عشت ندخلهم بالله وذيبهم تحتها الأنهار خالدين فيها أرجاء لهم فيها الأجواب المضحرة ونتهلهم بالنظر الى النار الله كما ذكر أهل النار ويضعهم ذكر أهل النار إن الله يأمرهم أن تؤد الأمانات إلى أهلنا وإذا حكمت الله إلى النار يوم تحلو المسلمين الدكار فتحوا مكة, مكة. على كتاب الله احد الشه على قال جابا فتحوا يعني ضاع ما ربي تكبروا في عقر الى الى على الطاير فذهب سيدنا النبي كلما اسلموا عن المكان ما بعزم الشه ولا عاد يجي وريع عنده يعني عنده يعني هو هذا اللي هو ما انت اعطيه امانه في الى اهل اهل النبي اللي تحتني يتعلموا يجمعهم حط في له اللي عنده تصالحات <تصفيق> <تصفيق> بيشنع على البلاد وجا على لسان عاوز شدنا كلمتها خلاص سواء هو يتشكى لا انتم لكم الى وادي جعل حد لهم حد جنهم مش يعني ما له ما له ما عليه لا وانس يعني مجال اخيرا الايام قاعد هاذن هاذي دخلت في الوقت قولوا لي والله ما حد ما دراش فيا في الدنيا أن بعض انا عمري عمري جالي راجل يدبخش الله ربنا هو من اعدل حكمت ان بالعدل انا قلنا ولكن افضل منها افضل منها افضل منها افضل منها افضل منها حكم منها افضل منها افضل منها افضل منها افضل يحكم ضده، منها افضل منها افضل منها افضل منها افضل منها افضل منها افضل منها افضل منها افضل منها افضل منها افضل منها افضل منها افضل منها افضل شريح قال أمن المؤمنين على من ابي طالب حكم... يعني حكم أمن المؤمنين واحد يهودي حكم شريح لا يهودي أمن المؤمنين ما بعالي حكم حد ان إن الله عنا عرضهم به يعني إن الله يعني نعنا راضهم به إن الله بي... يعرضهم بالحق حكم يعرضهم بال الموضح. عليه حد. إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا البصر وقولوا الامر منكم الله قال للمؤمنين إنهم يطيعون الله يطيعون البصر يطيع يطيعوا إلا أمر منكم اذ كان بيأمرهم عليهم ليه جائت سريعة ليه ع اللي عصت له ليه رحيب الأمال لأنهم بمستوى النبي الذي بيوليهم أعطوا البصر هذا لا أقول ما أشتى أنه إذا واحد يتولى كذا يوم قدواي بنضيعه له وكيف قد يشبر لا طاعه المخلوق في بعض شئ خالد يعني كذا يوم رسوله بنضيع الله بنضيع رسوله وضوء الأمر عجب يوليهم النبي ويأمرهم علينا هم عليهم العمل صدقين ويهبوا قادة شرايا ويجي ويشي عليهم بعلم يعني دعو الأمير طاعة من طاعة طاعة باعت الله فإن كانت نازعتم الله وبصير كنتم تؤمنين بالله واليوم الآخر تهالوا المؤمنين إذا حتى نكتب أيها المؤمنون في أمر تتحاكموا إلى الله وإلى رسول يعني تحاكموا إلى القرآن وإلى سنة رسول ما حكم بفق أعمل يعني نجعل على الحكم بيننا والحل عند الاختلاف نتحكم إلى ما حكم الله في القرآن إلى ما حكمه النبي في السنة. الحمد لله. عند هذا عند الاختلاف. ها أدرو.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 حكموا مثلا عند المشركين مثل وعند الكهانة وعند طواعيه العرب ماشي يتحكموا إلى الله ولا إلى رسوله مع أنهم يتزعموا وقالوا لك أنهم يتآمنوا وقالوا لكتاب الأول وكتاب الثاني يعني الناس الإيمان؟ ايوه، وقد قلوا حكموا الطواعي، قد أم الله من يكفروا بالطواعيه الله يعجب من يعجب النبيه منهم، معناته إنهم أحد إنه الرحم منافقين منافذ، وإيمانهم ما هو ما هو إيمان صحيح مبلغ إيمان فاق، ويجيب الشيطان ويقول لهم بأن بعيدا، يعني هم من قرن الشياطي الشياطين وبالأخلاق الشياطين دلالي عمل، أشياء هم في بعض الشيطان وفي حبائل الشيطان وراح. ومن عمسين بين الضالة وإلى جاءهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى بصر فأيت المنافقين يصدون عن صدودا يعني رأيتهم لذلك زعمهم سماهم هنا منافقين وعنيهم حمدولك بيزعمون أنهم آمنوا بيصدوا إذا دعوا إلى حكم الله أنهم تعالوا أنهم تحاكموا إلى ما أنزل الله وإلى بصر صدوا وباقى تأبوا وتمنعوا وتحيلوا وتحضروا ما بيرضوا ينصروا ما يشتلى رح يتحكم إلى الضرارات فكيف إذا أصابت المصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا كيف بالله إن أردنا إلا أحسانا وتوفيقا قال كيف وإنكم حالهم لأن الله يعاجبهم على بعض دنوكم هذه وعلى بعض رفاقهم قال إنهم ليقبلوا عليكم ويعتدم يقول هذا ما أردنا يا رسول الله إلا الأصلاح وما أردنا إلا الاشتيماء ويتحيل ويسبب إن أردنا الإحسان وتوفيق ما نشتري لا نصالح بين الناس ما يعني بصنيع هذا وتحاولون من الطاغوت قالت إن الله لأن الله أنزل أنزل بهم تعظ عجابة على أنصاركم وعلى صنيع ما هذا إنهم اليوم يهبط ص النبي ويعتدروه إن إحنا ما أردنا لا إحسان وتوفيق بين الخصمين ما نشتري لا نصارح خصمين ما نشتري ما نشتري يقول الله ولاكما ذين يعلم الله ما في ذم الله داري بتحايلهم وإيمانهم أن ما بشوفه داري ضربهم ما لناهم رضى ما ما ضل كفر الظالم ومرضناهم فأعجب عنهم إذا جي أحد جي بعندك قال عنهم لا أخذهم ولا عتيزي مش منهم بس فأعجب عنهم يعني لعث عجبهم ولا عت يعني ولا عت لاجي ولا سألهم المرض خليهم وبس وعلمهم وذكرهم بآية الله وذكرهم وعلمهم في فرصة وكلهم في عفظهم وعلمهم يعني حذرهم على الله وصحة الله وحذرهم الله وحبية إذا جعلوا عفظهم خير مدلوا لفعاتهم وعفظهم والله تتركهم ولعبتهم ولعبت عالمهم ومن عصرنا من إلا لي بإذن الله يعني الله يكون زال لهم دون نافقين وعن قال الله ما بنفس الأنبياء إننا نقول الناس يطيحهم أخونا نجل, نجل يعني يدروا أن ما يعني إن ما معهم من ضعتهم ولا معهم فرصة ولا معهم رخصة خير من خالفة رسول الله وأنبياء قال اليهود دولون نافقين ما معهم فرصة نمحا إن الله ما بنفس الناس وصول إلا نجل ضيقة ولو أنهم ولاخذ عصا رسول الله يحكم على الطارد. ولو أنهم اظلموا أنفسهم ديارك، استغفر الله. يختلفوا بدنيهم ويستغفر الله. بدني الله سبحانه لنا الله أن يغفر لنا. ولو أنهم اظلموا أنفسهم ديارك، فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول الله. الله تبارك وتعالى. إن الله يغفر لهم ذنوبهم. الله الله يغفر لهم. لا ما ما ما أهم من العصي ولا بيروها كبيرة ولا ولا بي ولا بيحس فيه وحسه بدب في حتى إنهم يستغفرون يضربون رسولهم يستغفرون هل يستغفرون رسوله أقول التوبة مطلوبة أو بدأ سؤاله الحينها إنها حن نعص من من عصى رسول ربك كراي حتى يحكمك في نهج ربيه لا الله للنبي زولاه عنهم مؤمنين ولاهم مؤمنين إلا إذا حكموا في ما هي في جر بينهم فليتحفموا عندك لا يروح يتحفموا لا حصلت على مؤمنين حتى يحكموا في, في ما بينهم ثم لا يجدون أنفسهم حرج من الله جريت ونسيم تسمينه يعني ولا يجي, يجي في قلوبهم ضيقهم كفنا يتبنيه من الرجيع في عظيم يتبني حبك الرجيع اذا ننوضع التسجيل قسمنا اكثر هنا هذه والله يقولوا هذا مشنين النبي والله كتبنا عليهم يعني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 قال النبي صلى الله عليه وسلم: "قلنا الله وما الله، قلنا الله، لا علم لنا، اعلمنا فهمت، لأنها هو حال العصب هو" وطبعا ما بالرض الله وعلمين وعلمين الله علم العبوده شرحنا كلام الله سلام في الدنيا وشرح في, في الدنيا هجميله خلاص عند الله يعني يوم في الدنيا بعطاء جاسي لو تكرم ها ولا هو كذا يعني الفعل ما يعرض له في هالعرض ما يعرض له ؟ صحيح خير لهم وأشهد في ذي ذيته إنهم من من جب يقول لهم إيمان ثابت وووأبداء من ما في منه ولا من عصرت من العواصف ولا من ما له فيهم أري من, من الأجمل ولا عمل عندنا كل ثابتين وكي على الطريقه حق نستقيموا و ما كنحسنت قالو يا مزلجلين و والله هم شافين والله عالم شافهم مزلجلين حتى قلوبهم قلبها قالوا قلبة. شنو بان ينزل عليهم من الله واش بايه عليه واش بايه يجي على, باي علي المساخبه واش بايه ينزل فضايح من الله باه تحفظوا انا ندارين همنا بهم وقلبين في حياتهم هم شافين وإلى الآثرين هم من الذين عظيمه حتى في الدنيا بني عظيم الله لأن بتعظى الله وتعظى الرسول إن الله عنهم شرف في الدنيا وعزه ورفعه من عظيم العظيم في الدنيا لا منهم شراء مصاريهم إيه خير الله ما جت تفديه إيه والله منهم وشوف الأنا فيهم يعني كلقين و... على ولا همدين وشهم عليهم ولا يعد وش بايلي عليهم ولا يقلوا في المطمئنين وإذا لآثينهم الذين نعجل عظيمة يعني في الدنيا ولهذينهم سلاة المسفقينة ونحن ندلهم على طريق الحق والله وإستدوا فيهم يسيروا يجب فيهم وإذا لآثينهم الذين نعجل عظيمة فأولئكم على الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن العكرة فيها وذي أذري بفأذ الله هاي يجعليه في مصافر أو لي عنها صافي والصالحين والصديقين يا والصافي الله معهم ويدخله مداخلهم ويفعلهم في الجنة فعجبنا هي رافقو النبيين والصديقين مش هذا الصافي ذلك الخبر من الله وكتاب الله العليم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم ان الله المؤمن قال ياخذ حذرهم من اعدائهم لان العدا حذر من المجيد وكل مكان اليهود والمشركين والمنافقين المنافقين بين الانصار ما هم بين يختلفين بينهم والله و... و... يعني اليهود والمشركين في البلد المجيدهم كل مكان قال الله خذ حذرهم من اعدائهم العدا مترب زي كل في افواههم ليه كاملهم. ايش تاكلكم يجوا عليكم مش تاخذوا شاتكم من على وجه الارض مش مو ض عليكم مش بنساكم ويقتلكم ويتاخذوا اموالكم قال فلو احنا قدمت تنزلوا تبعثون جميعا يعني اذا دعاكم من الذين يخافون سبيل الله انجروا وحدان ولا جماعه في سبيل الله يعني ما في دعاكم فلما بلا وحده فباتي يعني وحدانا والمخرج جميعا وان منكم لمن لا يبكت بيبط... أي آ... آ... آ... أن أيها من قال بهناش بين دي... لا الناس يبطنون لا يرحيم في رخيص أبيهم لا يبطن أي هم المنافقين ااا نبيهم من ضعيف وإن منكم لمن لا يبكت أن فإن أصابك في المصيبة قال قت أنعم الله علي ان لم اكن معهم شهيدا ثلاثة دي يبكتون فما جاء على المسلمين هزيمه ولا قتل قال الحمد لله فإذا الله عليهم حما جاءنا معهم إذا اختبت في البيت ولا سرحت وما أن أصابكم من الله إذا جاء لهم قديمة وضخر بالمسلمين رويته قديمة لا يقولن لنا كأن لم تكن بينكم وبينهم وأده بيقول يا بيتني كنت معهم يتأسف لكن جاءهم وأده فأخوز زفزا عظيما يجي له قناة ويجي له مداد مثلا ما جاءهم مثلا ما جاءهم منهم كأن من بينهم وبينهم وأده بيتمنى مثل حد ما هم المسلمين لكن جاءنا معهم هو بأشبر إلهه كذبنا مسلم نهش رحمهم وجلهم خلاهم وعلى الله قل في سبيل الله الذين يشرعون حياة الدنيا بالآخرة قال أن الله إنهم قائلون المؤمنين أذيهم واقع دارم ثواب وأن الله بايع زيهم إذا حياة الدنيا بيبن ابدلهم الله بهذا الاخر هذا الذي يقاتلون في سبيل الله وذلك يتأثى من الموتها ومن يبتل ومن يبتل في سبيل الله فيبتل في أول علب فسوف نؤتيه أجر العظيم يعني في الحالين الله بيأتيه أجر عظيم سواء مترب ولا علب الله نصر الله هذا الله بيأتيه أجر عظيم. حكا. وما لكم لا تبات بنا في سبيل الله المسلمين والمؤمنين عندما امنهم الله بالنفير في سبيل الله وبالكتاب المشركين فانهم يتباطعون ما في الشبوس رحمه الله ما لكم لا تبات بنا في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين من الرجال والنساء ولا يحبسون في مكه آمنوا والمشركين يكون وربطوهم وحبسوهم وعذبوهم ولجلهم يكفرون لا الله ملهم لا في سبيل الله تعول كلمة الله تنصرون دين الله وتنقضوا على السبعة الذين على ألحب سهمك وشريكه وحاصرهم وضرب عليهم وعذبوهم وعدلهم ويفتنهم عل عن يفتنهم عندهم من يرد يرد ويرجع غضب الله ملهم لا تقتلهم في سبيل الله وفي سبيل المصل عادين الرجال والنساء والرجال الذين يقولون بيدعو الله ربنا من هذه مكة رضي الله من الله نضع من المكة الله لمن أهلها يعني مشكل جاعات مسيطرين عليها مستولين وبيضروه آلوع من يجي آمن آمن قبلوه حبشوه وربطوه لا قل يحي لا يحيها جري الغندي يقول شاءوا من دام مو عاصف ربطين في مكة و الله بيقول ربنا أخرين من هذه القرية الظالمة أهلها و لنا من لدن كوليا اجعل لنا من عندك يا الله ناصرا و لنا من لدن كنصيرا يدعو الله أن الله يستنقدهم من أيدي المشفين يفكهم من قيودهم أنا بيس حتى الله المسلمين أنهم يهتموا و يتنشبوا و يصبحوا و يقعوا و يقعوا دين الله و ينقضوا دون أخوانهم المؤمنين يسوع إيه مغرض الذين لله الذي لا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت إن المؤمنين يقاتلون في سبيل الله لعلاق كلمة الله ما دولاك لعلاق الطاغوت الطاغوت كل ما عبد من دون الله كل ما عبد غير الحق هالمشركين يعني مثل ما هو الطاغوت الطاغوت الطاغوت والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فتقتلوا اولي الاشياطين قال الله يريد ان يجعل ايامكم قتلوا اولي يعني اخرجوا الشياطين ان ان فيد الشيطان كان ضعيفا الله مش يعني لكن الشياطين يستحوا لانهم قويين مساعدين على دينهم ولماهم مزلزين ولا مزعزينهم يهفزوا لأنهم يحسوا بصدق قلتم منكم يعني هم يفكروا ببطء تر تبائن الذين قيل نجينا لانخفوا ايديهم فاذنوا الصلاة والذكار فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كعشره الله في اول الاسلام جاء الناس من المؤمنين وامرهم الله ان يقفوا ايديهم عن الجدار ولا يغادرن بلاصتهم والله وجالهم القتال كذلك وجاء ان الله امرهم بالقتال بال وحين امرهم الله بالقتال بال الا انهم حين صار لهم ما بلا الذي انكم لا يغسلوا بال فقال محل الهاتف وقاسل واشتر وقاسل فلاس قبضونا خصبا لما نزل... نزلت فعينة البيتال والجهاد وقال الله عليهم البيتال لأنهم فلما كتب عليهم البيتال إذا فريقهم منهم وحشرنا الناس كحشيك الله أو أحد حشيك بيخافوا منه مع ما بيخافوا من الله وقال ربنا لما كتبت علينا البيتال ليه كتبت يا الله علينا البيتال لو لا أخرتنا إلى أجل كان حلنا لدينا بعد سنة ولا سنة يجينا نعيشها. يا رب الله كل ان كل متاع الدنيا قليل، والآخر تدخل منه من فتلة، ولا تدخل منه فتلة. يا رب عليهم متاع الدنيا قليل. الحياة الدنيا عيش أغلبها قليل، الحياة مهلا قليل. أقول لهم ان تذوق الحياة الآخر. تنالوا الحياة في الدنيا وتصعدوا فيها هذه الحياة بديها دائمية ولم الدنيا مهلا حياة قريمة كل آخر تبقى يقول ولا تضربون حكية ورحمهم ما هو ظالم يعني بقى يوطيكم أجوركم وأجور الجهاد الفطرة ألف عليها أجر ولا يبال يطعوا لما وطعنا ولا يبال من عدو النير إلا خطبا لهم بيعملوا صالح لماذا تبقى؟ قال لا لقد اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان هذا ان اردت ان هذا ان اردت ان والنبي بيجمع يعني ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت مثل مهم الإسلام وقت الله على الملكات إنهم تكروا بزمين ما عاد يضعها دائرة 100 مثل دائرة 300 حبها غيرهم حملت العلم حملت السن من تشريء فلافة ما يبقى باي باي إقبال أغاد الإسلام إقبال أغادية نشروف فلافة حبهم يحبنا إن الله في أول إسلام مجره الله بني إذا كانت إقباله بهم هو يستأصرهم الإسلام من هذه عبارة طبية إلا ما تكون يودلكم البرج لأنه على المسل فلماذا أنتم ألماذ ولو كنت في برود يشيدها ولو أنتم في بصور مجسسة. يعني يشيدها على والجسم ما لا يدخل الهواء ولا يدخل ما محتب لا يدخل فأي تبقى بصباح تبقى بصباح تبقى بصباح يدخل انت سعروا حاكم الله حاكم مشكلة يا الله انتوا سبهم حسنتين يقولوا هذه من عند الله انتوا سبهم سيئتين يقولوا هذه من عندك الله تبعاث الإيمان والملافين إذا جاء لهم خير ونعمة وجيجب ومقرق قالوا هذا من عند الله إذا جاء لهم مصائب وموت هذا ونفس تنو نفس فاطمه بنت هذا بشيء ابو محمد هذا من عند هذا الشيخ محمد هو دي ما ما رينا من عند عندنا ولا الله الرحمن الرحيم وديا لهم ما كانوا ما بي بالحاله ما يقول هذا من الله وديا يا شيخ من لما بقى بقى عشان ما شي من عند يمنا والله النبي هذا شيخ محمد هندي هنحل بيننا احنا هذين ولكن يقولون ان يكون هناك امر مسؤول عنه يقولون ان هناك امر مسؤول الله يقولون ان هناك امر مسؤول عنه يقولون ان هناك امر مسؤول عنه يقولون ان هناك امر مسؤول عنه يقولون ان هناك امر مسؤول عنه يقولون ان هناك امر مسؤول عنه يقولون ان ما امر مسؤول عنه يقولون ان هناك امر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 ما أصابت عندهم حصلها من نعمهم من الله والله وما أصابك من سئ يعني من نفسك وما أصابك من سئ أيها الإنسان فمن نفسك هي بسبب ما عصيت أنك عصيت الله ولا بتسدك أنتي بتسدك خلف على نفسك ان الله عاجز بجد بكل الله في النظر وبقص التمر وب... يعني جلست على البركة هو بسبب أي أنف هنا من عندهم أنتم شنو أيها الإنسان ما بيسير من سبها يا الله لا بنسدك أيديكم وأماهم تطيع الله إنهم رئيس لهم خير السماء ويفدي لهم بركات الأرض لكن نبي رسول الله يستهمن بذل السبب هو من عند الإنسان نفسه ويهيكلف على نفسه بالمصائب والبلاءات هنا عند الإنسان ما أصاب من حسن ذكر من الله ما أصابك من شيء أنت من نفسك.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 من هم يتعطى لا فقد أطاع الله أطيق عطصوف فقد أطاع الله والنبي والمسلمين عانوا والمؤمنين مهما جاءهم الله قلة المؤمنين المخلصين، يعني عانوا من المناسقين وغيروا منهم يعني عناهين لما ما يهلم هم تفيدوا الإسلام مع بلا أن الله حينهم أيد رسوله والله يسولنا صد دينه هم قوة المؤمنين المناسقين هم هم بدي فساح بدي فساح كما قالهم النبي سبحانه مع رضيه قالوا الله بلاء النبي معانه من المفذية ومن تولفنا فنو عليهم حفيظة هذا ما يطيع أخر فما انت بسئل عنهم حلس إذا قالوا بلاء فنثبت الله اللي حفير الله هو جاذيهم ويقولون طاعة كما جمعهم النبي قالوا نحن من... نسعدين وقاطعنا وبأي نصرح وبأي نسبل وبأي نسبل فإذا برزوا من عندك يعني حرجوا بيت طائفتهم منهم غير الذي تقول هبوهم كلام غير ذاهل قالوا عندك خرجوا هبوهم مجبر ثالي قال والله والله يكتبوا ما لي الله كتب ويكتب نفارقهم وبايال لهم عنهم عن لا تآخذ بقصة منهم لاشقوا من المنافقين لانه لو قام النبي للمنافقين مو واحد اسلام يبداكمش حاضر اما الله بالاعراض على المنافقين ولا باع المنافق ولا النبي منافق ولا ما الله عن الله على بعضهم مشك منو وخلاص لا مثلهم منهم وبس. الله اكبر الله وبايدينا وباين مسؤولين على دينهم ولا عليهم على انفسهم عالم ما متكتمين لو أن النبي استثار مقامي قال لنبي بقى رحوك لنبى في هذه الساعة ما عبّحها لنبى لنبى للنبي وتوكل على الله ونجأ إلى الله والله دبان سرخ وتفى بالله وكيلا لا أفعل لا عليهم تفكر على الله بس ماهم شدة ولا أفعله الله دبان سرخ وأي الدينة أصلاح أن يتدبرون القران لأولا الناس قال لك الجامد ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا انا لما سمعت البنقران تبروه يعني بايد السيد با في منه من كلام الله ايش به لا انهم تبروه سبحان الله كان لا واذا جاءهم امر من الأمر او الخوف الا إذا راح على المسلمين ولا جيش وراح وصلهم كل معي. في المدينة وقاموا بجوا يعني يجفون على الناس. الله. وده الناس. ما بيصدق بيسمع وكانها يسبروها. الله. يقول السحاب المسلمين مشت مشت بالله عذبهم. ولا ردوه إلى رسوله وإلى أولي الأمل منهم لعلمه الذين يستمبطونه منهم الحبر ده. لا خل الى أن يرسل إلا إلى دليل على الصفات إن من كيف مصفر الحبر وكيف ألبسها ولا ما ولا ما ولا بس العطر من الحبر وندركه بعصره ولا, ولا فض الله عليهم رحمته تتبعهم الشيطان إلا جيداً يذكر الله المسلمين لا لا, لا الله عليهم رحمته جاء الرسول لما بين حضوركم يعلمكم الدين ويعلمكم الهدى إنهم قلتوا نعم على الشيطان قلتوا تشتركوا فنكمتوا بخليها وفضلها فقاتل في سبيل الله أمر الله نبيه قاتل في سبيل الله لا تكلفوا إلى نفسه مت مثل الله عن نفسه إذا أمرك الله بالكتال فقاتل من سرح مع السراحة. الله دباري دي دينه وقال دينه وحبيضين المؤمنين وحفق المؤمنين يصبحوا عسى الله أن يكون فبأس عسى الله دباري يجي يكف يعني يمنع بعسم يعني قوة سب... الله تبا من قوة القاتلين وبعسمه تعالى ولما نشوف عليهم مؤمنين شو لا الله تبا الله تبا يهزمه وبا يدفع عنهم والله أشد بعسم وأشد تنكيله الله, الله أشد بعسم من المشركين من يشفع شفاعات حسنة يقول له نصيب منها ومن يشفع شفاعات سيئة يقول له كفر منها. شفاع يعني من يعني من سعى في عمل خير باقي له أي من ثوابه. حتى ما بلاق ساعة عند الناس من دولاهم نفس ما يسبرو الخير قبائلهم منه. ومن سعى في طريق فساد يعني في مضطر على المسلمين وسعى فيها ولو ما سبروا شيء ولا دولاهم يسبروها فباقي لهم قصده من العداد إن كان يصيب وكفل هي سباة الشفاعة ما يبنى ما... السنه السنة لا شفاعة شفاعة يعني أن الساعة مسعى خير بقى يقوله نصيبنا الخيطة ولا ماهر هدي ولا شفاعة, شفاعة السنة يعني ساعة في اغشاء يحاج بين الناس بالله وتكاتل بقى يقوله من العقاب فإن الله على كل شيء مريتا يعني إنها شهد على كل شيء حسيب وإذا حييتم بتعييرها فحيوا بأحسن منها أردوا إن الله كان على كل شيء حسيب يعني إذا أكل كرارة جاء مثلها أكثر منها وإلا أخيرها يعني انفسروها إذا قالوا واحد السلام عليكم يجعبوا عليهم بطلوا السلام ورحمة الله زيتي والله يردهم عليهم السلام أعرف. الله الله لا اله الا الله لا اجمعنكم الى يوم الدين يا من اصدقوني والله حديثا يا الله انهم قال معكم المؤمنين والمنافقين واليهود ولا اهل الكتاب ضل بهم يومك يا ما الحكم بينهم يا الله يا الله كل با يعني جايينكم يوم الدين ومن حديثا يعني ما لا أعب لحد أستقنع قال شيء لا بد ما يجعب جرب هذه المدينة قد أسرهمهم في مكة ولا بهذه وهم تبكين لها هذا لهم منافقين وهم أعلم منافقين درافية من في, من في, في المدينة الله أبو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 سبب يانزلنا نحن نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الله؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم في نعم نعم ما نعم نعم نعم نعم نعم نعم ما نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الله نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم فلن تجد رؤوا سبيلا يعني واجدنا خليك مع ذلك واجدنا قليل إلى الهدى وتقولنا نهجيت مع مع أحمد حل متقل مصطرح ودوا لو راح هناك جيدة عاثل في بكه ودوا لن تكفرون كما تكروا فتكفرون سواء قال بدهم يناكم تكفرون ما ذهن بجنت سبا مسؤال الله فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله يعني لا تتخذوا منهم أولياء الآن صاروا أحبهم يعني اعتبروهم لا يتوى لهم أبدا اعتب لهم عدى لما يهاجروا في سبيل الله لما يحبوهم المدينة فإن تولوا مرضوا يهاجروا فاخذوهم وقتلهم حيث وجدتمهم يا الله سبيل إذا رأيتهم فاقتلهم فإن ما رأيتهم فإن تولوا فاخذوهم وقتلهم حيث وجدتمهم ولا تتخذوا منهم وليون ولا مصيرا يعني اعتبرهم عداءكم هذا لا عد عدهم في طاعم الناس إلا الذين ناسلون إلى ذم بينهم وبينهم ميثاق، إلا قال إذا إدارة أحد منهم وصلوا عند ناس وبينهم صلح، وصلوا عند الناس وبينهم وبينهم يعني لا قل لا بينهم وبين هذا دل... الذي وصلوا عندهم. أوجا لكم حصيرات سجرواهم أو قاتلواهم أو يقاتلون ربهم. كلهم يصراهم مستسلبين. ضاعت سجرواهم. لا يشتري قاتلهم فض يعني جبناه عن قتالكم وجبناه عن قتال رؤمهم. وعندكم يعني أو قاتلواهم أو ولو شاء الله وسلطهم عليكم فلا قاتلكم. إن الله شاء لكن أقاصي بقولهم ما برد ولا يقاتل ثمانية وسبعين ولا جاء ثمانية في الوسط، هم في الوسط. إسلام يعني لا هاجروا بالنبي ولا اشتري عادوا ولا اشتري عادوا النبي. هو إما من هذا، لا الله عليهم من الله عداهم. حلف الرجال. فإني أشهد أنكم فارم السلام. عن السلام وقال خلفنا نحن نقاسل لكم ونحن نضاقل لكم فمجل على الله ونقوم عليهم سبيرا لا تبتلهم ولا تبتلهم ولا تبتلهم ولا تبتلهم ستجدون آخرين كالله بسمين ستجدون لا الملافقين يريدون أن يأمنوا ثم يأمنوا ضومهم يشترون لعطي بابهم ويشترون ضومهم كلما ردوا إلى الخطفة أركسوا فيها كما دعوهم لأشير فتنه فالأشير اتدهروا فإن لم يعطي لكم هذا الألغم وينجوا إليكم السلم ما يجوا ويقولوا إحنا مسالمين لكم وإحنا قادم لهم فإن لم يعطي لكم وينجوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فاخدواهم وقتلوا حيث يكتبون فإن ما يقول لكم يا عمالكم عليهم سلطان مبينا إنما ذل لا إذا أنتم لخبيث تسوخين وقتلونه وما كانوا المؤمنين إلا بثلم مؤمن إلا خطأه فالله ما ينبعي المؤمن ولا يعني يتودع ولا يتتألم إنه ما إحنا المؤمن لأنه مخلص المؤمن ومحض الله الإسلام يمن الإسلام وعده ما, ما يحصل قتل مؤمن المؤمن إلا على جهات الخطأ ماذا بيحصل؟ فإذا حصل ومن قتل مؤمن حضان فتحل الواجبة المؤمنة عليهم الحفرة لبعض إجلاه كفى لنبه ودية مسلم ويشيها بس إديه مسلم مثل إلهه إلا يصدقون إلا يسامحون فاعفو عن إديه فإن كان من ذوي العدل أنكم هو مؤمن فتحل الواجبة المؤمنة إذا قت قتل مسلم مسلم لكن المسلم جاء هو من المسلم لكن عاجه بين بيته وهم وممينه كفار ما هو سعب لها ديها لهنه لأنه لهنه كفار فإن كان المعجوين لكم وهو مؤمن فتح عدير رقبة المؤمنة لا تخبروا الهمديه مديه ما الهمديه حينجوا ورقته وأولياءه ما هم ما, ما بلاهو مسلم مثل ومتل... بات المؤمن على سبيل الخبر ينزم يهاب حتى بس وإن كان من دومين بينكم وبينهم بينهم ميتر انا بينهم عهد وصلح لحد يبقى عهد. له بينهم احد حتى صحيح هو من و من بينهم احد و صحيح بينهم احد و <تصفيق> صحيح بينهم احد و بينهم احد و بينهم احد و بينهم احد و بينهم احد و بينهم احد ايوه لأنه يجب حرمة العهد حرمة العهد قدامها محضر لذلك مؤمن وقلوا ما هو مؤمن وقلوا عنا سيادها منها إيهو مؤمن ما بلنا العهد إذا الحرم عنها لا يجب على سبيل الحضاء ده يحتاج لأنها بدأ معد مهم بدأ محضر بالعهد هل يجب أن تكفرها؟ والله يجب أن وتحذير رجبة مؤمن فمن لم نجيت يجيب ما جاء بالشيار رقبها مثل ال ال القدام ما جاء بالشيار جاب نحددها نقطعها فصيام مش عارف مكتاب يعني مش عارف توبة من الله وكان الله عليم حكيم حين شرع الله هذا الشر وقال لهم وحدهم وعلي الحكيم هو دارس اللي داخل العبادة لا تروح يجي عليهم إذا دبعت حافظ على الخطأ لا يقع في أسباب لا نفسي أو معاد مسرع والما فيه معاد تفاعل فيها الأسباب دبعت اللي تحافظ الأسباب ومن يدخل مؤمنا متعمدا في جزائه جهنم ومحاريت فيها رضي الله عليه ونعمه وأعدهم على ما علم ماذا يتقف يقدم على كش متعمل متعمد ماذا نعلك فارح نعبد لا قد حرجوا بلايات الله إلى عداوته وقد استحكى من الله ولم يسحب علىه ومن من محالد فيها محلد ومن أهلهم محالد فيها وعظم الله عليه ولم عنه وأعطنا له العذاب العظيم يا أيها الذين آمن إذا ضربتم في سبيل الله فتبين الله نؤمن إذا ضربتم في سبيل الله يعني خرجتم للجهاد في سبيل الله تكاسموا شكين فتبينوا يعني لا لا لا في واحد منهم مؤمن انت تتحمل فيهم متبل والله يقولون من الجاء إليكم السلام استئمنه تفرون على حال الدنيا لا جاء حدا او لا تقولوا ها ما بعشتين هذا عم بيسله علىش الأموال ما هم لنا مصدق يغوموا يبتنا يقبلوا يقولوا قال هانك او سلام الله عليه السلام لا يجعل هذا المؤمن يمكنه مؤمن يكون هذا المؤمن يمكنه ان يكون هذا المؤمن يمكنه ان يكون هذا المؤمن يمكنه ان يكون هذا قالوا يمكنه ان يكون هذا المؤمن يمكنه ان يكون هذا المؤمن يمكنه ان يكون هذا المؤمن يمكنه ان يكون هذا المؤمن يمكنه ان يكون هذا المؤمن يمكنه من النبي عليه الحماس عليه قال قتلتها وقلت لا إله إلا الله قال يا رسول الله إنما قالها تعودا إنما قالها تعودا يعني م ما بلشتها يحتمي بها قالها فتشت على سبيل لا جد بس لا إلى المراقب الله يبلا إلى المراقب يعني خلاص ده النبي رحيل يعني خلاص مجهز لا والله قالها تعولن تبتعون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم تذيرها الله يهب لكم مغانم قائلها ما هو ذي هديك قال لا إله إلا ما استبت له كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم قال الله المسلمين يا انتم مش جيكا ليه ما لابت لا إله إلا الله وحصنت أموالكم وفوسكم ويعدت لكم المسلمين فالأبن كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا أم الله الله تبينوا لا إيه. كان ممكن ان يكون ممكن ان يكون ممكن ان يكون ممكن ان يكون ممكن ان يكون ممكن ان يكون ولا سمعتوا شيء ممكن ان يكون ممكن ان يكون ممكن ان سمعوا ممكن الله ولا ممكن ان يكون ممكن ان يكون ممكن ان يكون ممكن ان يكون ممكن ان يكون ممكن ان فتبينوا إن الله, إن الله كان لدينا تعلمنا حضيرا الله تعلي بعماليكم وحضير مطلع عليها وعلى نوايكم منهزم أن يصفى الحروم ومنهزم أن يكتاز كهر واشتي غنائن واشتيقه لا يستهلك عجلنا من المؤمنين خيرهم مطلعهم لا بيسحب الناس كلهم، بيحبس كل الناس يروح. لا يعني بيجون من حق وهم. لا هم لأنهم واحد لأنهم لأن بعض لا يزور مشركاتهم يحلو المدينة عبر الجعدي هلا الناس توصلها. بعض سألنا بحثين يوم كبر بحثين كم كم كم. هذا ما هو زراديت عنده ليصلاح. جاه. الله وكل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 هم بيقعدهم بيقعدهم؟ من باب ابيان باب ابي الله عز وجل ان جاءت درجات من هو مقربه من الرحمن كان روح قربه علينا هذا فضل على الله الياتين على اعلى درجات الله تعالى من اصطفيها يعني القاعدين الذين حدث الله عن ذلك المؤمنين عدمان رضي الهاجر ومعادوا في مكة وهم من أنفسهم نبعودهم يعني ما أقعدهم العذر ما بل أقعدهم كالظهما روحة الإيمان وإن الله أمر المؤمنين في مكة من هاجروا عن بطنة رضيهم ولا إلا أهل العذر فكعد الله اسمهم من الله إذا إذن يحنك وصهم ملائكتهم وهم عادوا من هاجروا ولا من أفسهم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 من التجار والنساء والتجار لا يستطيعون خيراً ويحدثون سبيلاً. لا دولة لهم صعفين لا لا عارض المكان ما ما عارض لا غير ما لا يعرضون ويموتون عندهن من يجوا. ما هم لها المعتاد ولا عندهم خطر ولا شيء يهرب بينهم ويهدون. إذا حرج ولا هو دار ما لا بحرج يعرضون لا هذا لا, لا؟ لا أستغلون الحيلة لا يجب أن يحيلها للطرار ويسلمون ولا هم يعرفون البطل ولا يحفظون سبيلهم هم تحفظون البطل قضيبات تخضيها وتنجدهم وما هذا لعذرهم الله مجره يواجب واجب المنزل يجب أن يعدها لذلك زمان نفل وبعدها عد تفاصل لحيلة عند رفتن؟ عند رفتن، إذا كانت واحد عندينا ما محلل له يقيم دينه واجب عليه يخرج إلى المكان يسترسل ليه ويعبد الله فيه ولا له باب على أحبه معصيه يحتاج بشاهدة معصيه طائم على يغمض يعني لا يحتاج لهم يبعد في ذلك وهو بشاهدة معصيه يهرب المكان لا يرى معصية الله فيها <تصفيق> وهو هو هو يشتغل في نفسه هو يشتغل عليه فد به هل هذا ل لخزائن؟ فقول الله عليه وآله ورسوله لا يشترى أحد الذي يعلم النساء لله. ومن هذه في سبيل الله يجد في الأرض مراة كثيرا وشاعر هذا بأمنهم الله يعني بدلوا بعض إنه إنهم لا من دونه انهم لا يضيعوا يعني يلحقهم, يلحقهم يعني صدق ويلحقهم جوع وحاجة كان هذا إذا من بجيتهم من وراجب بيجي في الأرض ورامة كثيرة يعني ما يرغب بها وننفع عدائه لا. بيجي إذا من البزق والسعاه ولا حسن المعيشة يعني ما يرغب آنف دولا ما يشمتون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 منهى بكسر الله إذا يغيح لبيتهم هاجراً إرواياً وصله لما يجب كل موته فقد يبع الله فكان الله رفض الله رحمه وإذا في الأرض فليس عليكم بنا وحمد أن تكفروا من الصلاة إذا فحتم أن يفتنحوا الذين كفروا وإلينا الكافرين في وما جو حين لماذا لا يمكن ان يكون هناك من يكون هناك من الصلاة يعني يصلينا الصلاة مع النبي يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون النبي من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك والعدو يقولوا كانوا يرفعوا وش يشهدوا وشانوا يبوا هناك ولكن يعمل هذيك هو العدو يقولوا من العدو من العدو القرشي يصلموا على محمد يصلموا على محمد وكذا سلموا النبي كانوا زي كذا كل ذكر كثروا قالوا انهم بيها ابي شافع على السلام عليك الصحابه ما بدهم يثبتوا الصلاة الصلاه على النبي ولا بس وقت كل احد يصلي فراده اهم حاجه على انهم يصليوا على النبي قال هذا هو قصر الصلاة الخف ما هي قصر اللي إنه... نسويه داخل وغيره هو قصر ثانيه هل يسعد الله عن أن ترفضوا من الصلاة إن ففتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينة لا مصدقوا انهم يجدونكم منكم عفل أيها المؤمنون يجدهم معافلين ما في الحوء ولا في ويغموهم ونغمهم دبافة الصفحة وفي الصفحة كانت كافية الصلاة وإذا كنت فيهم فأقم لهم الصلاة <متحدث> هي صلاة القفلة يقول يقول صفتها لكم الله تباك على ما فصلتها وإذا كنت فيهم أيها النبي فأقم تلهم الصلاة فستكن طائفة منهم معك يعني الناس صلوا معك طائفة منهم ولا أخذوا حسلة يعني لعن الناس جاء إذا صلى أسلة حسلة بلهم تأخذين فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم لأنه اختقت لها وقت سجد لكن تبغلوا عن قولنا رحمته النبي الثاني هو قال إيشابو يصلك و النبي يكمل صلاتهم ويسلم ويروحوا وعشر طائفات أخرى لم يصليوا دار في ما في معك من الحبش صلهم وهم يحبونهم رفعة ولا يأخذوا حذرهم آس الأحكام الذين كفروا لو تغفلون عن أصل وعن متعةكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ما بصدم إن هي منكم من القفل فلا عليكم ان كان بكم اذى من مطر او خمس مرات ان تضعوا احلياتكم وقت الصلاه لاحظوا قدره الله ان انتم تتحدثون تنبهون ان الله تعدل الجادين على الرهونه ايها عندما الصلاه تجدد صلاتكم الله يديامون وقولدون على جلوبكم يعني انت على المعرفه انا وحده ذكر للهراي الكروال الله ك يعني من ما أغمدته الله كثير وذكر الله كثيرا يعني الكروال الله كثير نقول يستنزفني صلب الله الدعاء وطلبه لا بانصره يعني يدعو على جنودكم فإذا طلعنتم يعني العبد خوفا العبد في العبد مثابا المعركة فأجيب الصلاة يعني صلى حلب ما بعتها فليها مبلغ عند صلاه جيه يسمى علن الله النبي ان الصلاه كانت على كتاب كتابا موجودا فرض مفرض عليه بمرضه علمها سابل خلوها ولا يقصروا فيها ولو يتمها جميع اصفاتها وأركانها واذكارها وحدودها <تصفيق> <تصفيق> اهل زائر فرضوا فيهم اما ما استقبلوا بالله ولا ما توقعوا <تصفيق> <فضلوا> حذاء <حرار> ولا <تصفيق> <تصفيق> باي... لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني يعملوا قوام الله عز وجل اذا عصوه بان الله من زلاه الحد حين عصوه الرسول جاءهم كانتا في نفس عصره ولا تهنوا في اتقاءكم يا الله المؤمنين يعني لا تهنوا اليه لا تضعفوا في طلب عدوكم وقتالهم لا تضعفوا يعني قلتوا ابويا وتصبروا ان تكونوا تعلمون فإن فانهم يعلمون كما تعلمون يعني لا يكونوا أقوى منكم هم بيحق بيحقهم لا أمين ثم لا يحقكم وترجون من الله ما لا رجون من أنتوا أهل ومؤمن عادكم من الله التواب ونعيم ودرجات وأجراء وهم ما معهم رجاء ولكن ما حياة الدنيا عندهم إذا أمت خلاص ذهب عليهم كل شيء ولما تمر من خير كل رصة إلا بعد النور وترجون من الله ما لا رجون وكان الله العظيم حكيم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 لا تقوم مع الخاين لا تقوم معه تناصله وتدافع عنه لا انضمه جاب الخاين ولا منافق لا تقوم معه انها جاب الصهر واحد سرق من بيت واحد وعكيش دقيقه وجربها وراح ذا السارق وحقه عند واحد وحقه عند واحد في بيت واحد تعادي يديها يديها. وحلحت واحد. عندك ال... و عك عكيف بديك تعالي دور النبي أزاي هالنبي هذا والسار يدافع واحد ورجع منهم العدو ورجعتنا زعم واتهموا والنبي قديش يقف مع زايا هذه نفسه وها الصلاة والنبي قام عاليا يعني قد يعني هم الجمعة مبلغ يعني كان أني الجمعة بسبب أهل المدينه ما بدهم لأن إذا سارف هم نهل مدينة هم الجبال أوشوا خضرج يعني يقوله يهودي أعزاب الجبال وساله يفترى والنبي يقول له الجمعة هذا الجمعة وقول يعني الله حذر قال الله لا مع هذا الخائن لا تذهب عنه سارف لا نهل خبير لا تقولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله ان الله كان قصور رحمنا امر الله نبيه استغفر لان النبي كان يشتري يا اشطور من يهكم ماذا يبي واحد معه ذلك سارف. سارف من سالف سرقني عذاب الله سرق وجاوا الكيس يعني منهم يا الطحين فطري جدا ولا ما واحد ووأكتشفوا صبح الح الشافات كيس اللي في داخل بعثرت في جامس قطع قال ااا والسارق هؤلاء في داخل مسرق مشتون الأنصار يعني ناس منهم يأخذون من يقوم يعولند السارق يقول ابنه هو السارق هؤلاء في سرق اللي جاوا ها لكن ما هو إن شاء جعله الله جعلها الله مبيه وَلَا تَكُنْ لِلْخَارِينِ الْحَصِيمَةِ يعني لا تكون تعاونه تبدّيه و هو سالك لا تبدّيه في تتهمه و تأخذيه و بريد واستغذي لله إن الله تعالى و هو رضحينه لأنه يجعله و يشتيجه و معاه ذاك و يبدّيه و يبدّيه و هو سالك و يتهمه و هو لا يبدّيه و لا يبدّيه و أيه. مع معلومة ما يفعله هودي يهودي دخلوا في جيسه وده من الأنصر الخزوج نو أنصر وقالها الله ولا في جاءة العمي الذين يختارين أنفسهم إن الله لا يحب من كان خلال أثيما قال الله للنبي لا تكافر عند الساد لا تكافر عنه ولا تتمع أبدا هو ساد ولا تتمع يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله اشتركوا الذي أبي سرق وكيس وهو معهم إذ يبيسون ما لا يرضى من دول وكان الله بما يعملون لهم محيطا الله داري بعمالهم وهم لهم خوانا ها فأنتم هؤلاء إيجادتهم عنهم في الحياة الدنيا، همين يجادل الله عنهم يوم القيامة أمين يكون عنهم مخيلة فعلا فظلنا نفع خدرينهم إيجادتهم عنهم في الحياة الدنيا وسبقوا وما جاء سنونها جدان عن يعيجا عنهم يوم القيامة أنا ربنا يرجع الله داري كل شيء داري من هذا اسمه الساري من هذا دليل على مع هذا الحاول الساري هذا عنه الاشتباه فيه هو ما هو دليل ومن يعمل سؤال أذل نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم هذا يعني برقب الله ذلك كالخوانه والسرط إذا بيتم يتوبوا إلى الله ويجعوا إليه ويستغسروا فالله رضو الرحيم هو بيأخذ مهما عظبتهم ومهما يتبعوا مثل ومن يكسب اثما فإنما يكسبه العالم وكان الله علم الحكيمة عدلتك ومعاصيه ويكسب الآثام والمعاصيه فما يتبعوا لها نفسه ما هو الله لا على النبي ولا على الله, الله رب العالمين وما يخطئ ظهرا او اثما ثم يغني به برئا هذا يحتمل افتانا واهم مبينا استبدالها بالساليد يحط الكيس هذه حط الكيس سبب وهذا تهب وهذه ارتكب الجريمه وفعل الذنب ولهذا فضل الله عليك يا محمد رحمته الطائفة منهم ايضلوا جاو قبل ان الله يؤيد المديه بخبر الله بل الله على المديه من هؤلاء يقوم مع الخالق المستهلك اللهم الطائفة منهم ان يضلوا وما يضلون الا أنفسهم وما يضرونك من شيء علم مالهاتهم من ما الله مؤيد لكم بل اصبر وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. لأن الله مؤيد ينزل عليه جبريه وينزلها الكائب ويعلمها الله يعلم نبيه ويقنلها على الحق والهداء لا حيرة في كثير من نجوهم إلا من عمروا بصدقتين أو معروف أو إصلاح بين الناس حين استقرى النبي صلى الله عليه وسلم في فالمدينة وكثر الإسلام والمسلمين وقام الإسلام الدولة والهيبة قالوا أنهم كانوا يتناجوا يتجمعوا في بيوتهم يتناجوا يعني تخاضر ومحاضرات في قرد في البيوت يعني كيف يسدوا يفيدوا الإسلام وكيف يسدوا يصدوا دعوة النبي وكيف يتحللوا على الإسلام ويوقفوا دعوته يعني ما كايب يتجمعون لي دبره هاي اريد شيء شيء يجمعوا لكن مع جعل الله له خير كثير من النجاه قال الله ان جعل الله ما بيجمعوا على هذا لكن اجوا يا قوي ما فيها احد كن هذه جعل الله يجمعوا على الاثام والمعاصي ومعاصي الله وكبائر الإسلام ما فيها احد الا إذا فنس جمعوا بأمور بصدقة إلا من أمر بصدقة أو معه في نعوى صلاح بين الناس هذا ما يتناجيهم ليهون جيد يجمعوا في المجال في, في شيابل في كل الأمور يأمرهم بصدقة يقولون يشوفهم بالفجر بينهم ويعاونوهم إذا محتاج يحتاجون لمساكن يحطون الناس على الصدقة وعلى أقعام المسكين وعلى أقعام الأردلة والأي والأي والأي والأي يعني في هذا خير في الخوف الله وفيه ثواب اجره او والله يأمر يعني الناس يأمر أو والعظمه والله هي امر بمعروف يعني كمن او يدعو الى الهدى يعني من القشاد او امر بمعروف انها عن الطرق او اصلاح بين الناس يجمعون يعني مشاكل الناس هذا اذا عذب فيها مجال؟ جاء شغله فيها عنده مجال صارحة ويشمعات صارحة وفيها منافئ الناس وفيها ثواب عند الله وفيها أجر وقال لما أدريه يجب أن يتجمعون الناس فيها مجلس ما فيها أخر ففيها لا إذن وقال يفعل ذلك ابتقاء مرواة الله فسوف نعطيه أجراً عظيماً حديث عزيزي هالأشياء يتجمعون ويأمروا بصدقها ويقول لها بين الناس حديث عزيزي ابتقاء مرواة الله يعني ما يعود قرب يعطي الناس للله ووأجمع الراشدة ما نحرض فسوف يسليه أجل عظيم يعني ما هو فاعلجه أجل أجل عظيم والأجل عظيم الدنيا هي حقيقة ما في الدنيا عند الله كله حضور ما هي إذا الله ما الله ما وضع الدنيا جدًا المؤمنين والأعمال الصالحة من ذلها ما هي الدنيا الدنيا جنة عظيم فأجل سوامح جنا آخر حي جنة فجاء الآخر في ومن يشارك بالفصول من بعد ما تبين لهم الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين من له ما تولى ورسوله لمن وسعت مصيره ها وده بعد الله فلا فيك منعه ويتناجوا بالأثم العجوب مكثفين ويقيدون الإثماء ويقيدون النبي دعوته ويكتب أصحابه وإحاطوا بهم ومن يشاد بالنص يعني يجي يشت. يعني يجي وي إذا الصدمة السهل ومعاند سهل وحربه وكيده وكيد دعوته الله لا دولا تعجب دولا في الثواب العظيم ودولا في شركة دعوته ووقفوا في وجه دعوته بل مكفوا للتحييل ويجعلهم يزيلهم معهم من بعد ما تبيعنا لهم هدى لدي حرفة إيش لابو آمن ودعوته ودعوته من هدى وقراطوا يعجبه ودعوته ويجمع ومن يشفي برسول من بعد ما سبينا له رودة ويتبع عياله المؤمنين يعني يصير مريثانه وهي عادة المؤمنين ومن يشفي برسول من بعد الناس سبينا له الإسلام ويتبع عياله سبي المؤمنين يعني هذا طريق غير طريقه يكتيوجي في مجتمع عانجو عانجو حرب حرب المؤمنين من وله ما شوى ولا والربيع كامل يعني هو بيحمل اسمنا فعلاً، ما ما يحسبه الله على ماش ولا هم العمل ويجازيه حاله ويصلده جهنم وسأحمسليه حاله. يعني هو ذكر أهل المجاز ولا أهل المجاز يعطيهم أجر عظيم. وذلك كم را ااا يتحمل دي ديهم؟ كذا هم ديهم، أقدرهم دي إن الله لا يغفر أن يجيش رخده ويغفر ما يجيش لذلك لمن يشعر ومن يشعر الله فكاد الضلطة ضللاً بعيداً هم دولة هم تتبنعوا المنافقين هم يعني هم وقفوا ضد الإيمان ووقفوا في جانب الشيخ اشتنها تجع جاهلية وشرك مثلاً آخر يوم وقال لما في الضعب هذا أصدق في المدينة لأن رامي الأسلام عندما يحضر النبي إلى المدينة أسلموا هذه المدينة جمعه وذلك يعني حساب يزنوا ما عادهم هم والله فقط عاج بلدهم عايزهم كفاراً ما فعل ما فالله يجب في دول النبي والأسلام ويشتورنها في الجعيات ليها مثل ما وجعل من الله الله لا يقاتل لهم ولا يحترش فيهم أن الله لا يقصر أي شرف بهم ويقصر الله رضي الله لا من يشرف مشي هذا لا لا الله عنه ابدا ابدا وانها غير شفهية غير لمية يشاء أذي ما دبلق حد دعاه الذي ما قد رمى في شين ما بيعارضه الله ولا مشي لا بده ترى بده ما زرع ولا وضع في مع فيها ولا عن طريقها ولا عن سياج وسواء بده الزنا بده ربا بده وما هو ذلك الله بيروح لو ما يا رب اية ويدعونه الا الهه واني ادعوا الا هيطان ملجا المشكين كما بي عبدون الله لا اله الا الله قال لهم الائكه بالله والله يخبرون الاصنام يعبدوها حمداتنا صلاة الملائكه على اذنهم بيعبدو الملائكه الله وأريدون إلا شيطان ملية وما بيقول عبد الله شيطان هم في عبادة الشيطان وفي عبادة إنسان ما هم في عبادة إلى آله إلى حد ما بيعبدوا إلى هالحد يعني ما هم على دين حد لا عرفه الله الشيطان الحقيقة هذين متحدث وقال الشيطان لا أتقبل من العبادة ما صلبت مفروضة قال أحسن عارفها إن ذا يقطع من عباد الله ي... يعني عنهم يعبدون ولا الله ويحتاج إلى نصيب منهم وبدأ شاء الله النصيب الأكبر أما قلهم الله قالوا على المتوقع الأضيح وقلت بيها تضعهم الشيطان لأعبادهم قالوا إلى أعبادهم يطيعوا في الأوام له وفي معصيح الله في طريقة قالوا لا تخذون من العباد فالنصيب المفروضة فالشيطان قالوا يقتضع لها نصيب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 يعني هم هب زمدين فلأنعم شافان هب زمدين فلأنعم هو الوصيلها هو الحام وقال هذا حلم اللي يكون ذا على على الإناث وذا وذا ظهورها يعني يجعل من يعني شيء حظم ظهورها على جيرك وشيء سائلها قالوا بانسيبها هذه اللي لا عندي حديث يأكلها ولا يقبلها ولا بيتحمل ظهره ولا يأكلها اذا والد الشاه اثنين والثاني قالوا بدي محمد و... ولا ولا ياخذ الا اذا ما يشتركوا فيها الكفار الا وهذا حل ذكورنا لهم حرم من حلاله لازم اشرح لهم شيء ما عندهم هذه الصلاة يعني هبهم شريعه قال ف... الله لا ينحلكم يا لذي حفظ حق الذرائر وحفظ أم النساء او حفظه لهم سب دين الشيطان شيوخان ووقد كتبوا هذا على الناس لعدة حد يراه هذا دين ولا الله علام قالوا باء وهو يعني يغير شرائع الله حلال ولا حرام شو بيشبهون هالدين أيوه، أنت تشتري الأحجام، لم عليهم ما هو ماذا هو مشروع؟ ما بنتحب يبتكوا أذان على على يعني علامة، من لا أحد يرمي. ما حد يمنع هذه ما حد يقبل ما حد يمنعها من المرح ولا تشرب لهم. يهم بمنعه على من حد يقرب من حد ولا حد إذا لكن إذا وصل فيها علامة، قال هذا ه… لله ما حد يرمي هذا هذا هي لله ذي كتب عذاناً جاء اي بي ولا عاد حاجينها لا من المرء ولا من مرعى ولا يحلبها ولا يطلب على مهرها ولي يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد حصيره خسران مبينه. هذه اتخذ الشيطان اللي هرب ويطيئه فهذا بدأ خسران واضح الدنيا والأسر يعدهم ويمليهم الشيطان بيعيدهم ويمليهم وما يعيدهم الشيطان إلا قرورة أولئك ما أرهم جهنون ولا يجبون أماما حصاب والله يعد مغفرة وصلت بيافة له وعدهم بجنة وباقفهم من جنة ما يرامهم يسبلهم شيء يجع يقولهم يوم الجيانة يجع يقوم ينصب لهم من بره إن الله وعدكم وعمل الحق ووعدتكم فأخلفتكم عاد فهذا لا يضيع هذا وحده والذين امنوا وعملوا الصالحات فهم جنات تجري من تحتها الانهار وخارجين فيها ابدا وعد الله حتى ومن اصدق من الله دينه اي اطاعوا الله عملوا عملوا الصالحات وعصوا الشيطان ولا اطاعوه الله يجري من تحتها وعد حدناه وعد يعني حد وفد وما من الله كيلا من جعل الله كان بيش... كان بيش... بيش بيش... احنا... احنا الله أستقبل قاعدين ليس لدي ولا أمان أهل الكتاب من يعبد سوا أن يجده ولا يجده من دون الله وليه ولا نصير خدمي كان بيهاليهود والمسلمين بسياطهم قالوا اليهود احنا أبناء الله أحبه بنشهر جنه والله الله ما هو عدلنا ولا اهو اختار الاول والله اختارنا حافظه على العالمين وله معدله اذا عدلنا ابن بن محمد ما نسقيه ثلاث من قومنا لنا والمسلمين بيجاوب عن قال هذا احنا احنا اولاد اولاد احنا اولا احنا قد امننا بموسى وادعي ان بالنبي محمد والله ما هم عبدنا ما عبدنا احنا اجاد حن من بلدنا حجلنا والله علينا الناهي أفضل عند الله منه وقال له هدوح ما أفضل رحمه و لا أره حق من الله لا الله, لنا الله من جبه أهليش بأمانيكم ولا أماني أهل الساد ما بحاجة الناس عنده سواء ما ديها باله و ديها بالعمة و ديها من يعمل في عميزة به كل من عمل بده من اليه و بده من ناخ مياه نصارى لابد ما يجال به الله على عمله. ولا يجب له و من جول الله ولي ولا رصيره ما أقول لا إنه الى الله. الله ولا ما ما أحد على علاض الله ولا أحد ولا شافع له ولا من يدفع علاض الله أحد لا بد من أن يع يعرفها غاضب لا بد من أنهم انهم من اليهود من ما اليهود ولا المسلمين إن الذي قبائل هذه لا ما بشم ما هي ما هي ما هي طلع لا بد من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 ولكن يقولون ان يكون هناك امر يحتاج الى ان يكون هناك امر يحتاج الى ان يكون هناك امر يحتاج الى ان يكون هناك امر يحتاج ولا ان يكون هناك امر يحتاج الى ان ولا هناك امر يحتاج الى ان يكون هناك امر يحتاج الى ان يكون هناك امر يحتاج الى ان يكون هناك امر يحتاج ان يكون هناك امر من الى ان يكون هناك امر يحتاج الى ان يكون وما لي عمل من الصالحات منك مؤمن ولي من الصالحات ذكر او انهم مؤمن لا تدخلها هذا الجن بده من ما لا عمل من الصالحات مؤمن ولا يقولون نجيرة ما الله قال نقصوا من, من ثلاثهم ولا مثلًا نجرب شيئًا في ظهر العادي ما حدث تمر ما هم نقصوا من ثلاثهم لا يختيهم بيوم وراءهن حسنات يعني هيد هيد هذا عمر هي الصياد ما معه ما من عذاب الله ومن جهنا ولا حد جاء عن شيء هو جاء له من عن عذاب الله لا شيء ولا ولي ولا من المدبب ولا لا يجب له وليا ولا نصير وجعل الله احسن دينا ممن أخذنا وجهه لله وهم محسن. واتدعا من للة إبراهيم حنيفا واتحذر الله إبراهيم حنيفا. لأن أبو إسلام خبيسيات المسلمين وليهم في المدينة كان, في... كان كثير يهم في المدينة وليهم هو الدين الحق هو الدين الجيد الأحسن والأفضل دي دي من دين باطل ومنتو على حقه يعني الله ما الدين الحق هو ليه الدين الحق هو ما بحد حصل من دين من أصلم وجهه لله يعني استسلم وجهه يعني أنقال في نفسه وجهه لله وأطاع الله وهو محسن يعني بيعمل أعمال الصالحات واتبعوا لنا في يعني هم لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما تعطي الله منذ إبراهيم لأن الله منذ أبيكم إبراهيم حسناً ما فيه السلام أسلام وزياء لا السلام أنقذ السلام يعني أستسلام وانقاد لله أسلام توجه لله يعني أنقذت وأقع صلى الله وسجهت إليه وتركت كل ما سواه لا أزلت بس لا تدو ولا للأهواء ولا للسياطين ولا للأديان يعني أقاد للأوام الله والاستسلام وتوجه إلى الله وهو محصن يعني بيعمل بيعمل ويعمل العسان عنهم العمل الصالحات ودهم تبع ملة إبراهيم دينه واتخذ الله إبراهيم حليلاً عن الله سبحانه زيادة على الناس تقطعه ما وإلهما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطاً كلنا في السماوات ما في الأرض هلا ما في شيء ما من في ارباب هي مثل الله عيسى ما هو رب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 والقرآن هو باش كيفه؟ اللي تلي على القرآن هو باش باش كيفه؟ تلي في أول سورة النساء. قال إن ختم الله في سورة النساء فنكرنا ما لكم من النساء. لأن كان بزوج بزوجة يتيما. نحن بنت عم. وسألهم سألنا ما كان بزوجة بزوجة نعمها لجل بزو لا لجلناها. لجل. لجل ما هو الذي قلنا فيها؟ نقول ما لها وظلمها ولا بالعشرات المعروف وهو لا هذا ما بالأشتناجلنا أحد هذا اللي اللي استني علينا العارف ديال ما الفلاوة ولا فلاوة؟ السؤال الأول لي منك يا كاف؟ والله يستيقم تهنا وما يشل عليكم في كتابه باستيقم في أيامن في أيام النساء اللاتي لا تنهون ما كتبلهن ما بت يعني ما بتفقهم حقوقه بلات يدهم هورهم بلات بشلو... شلوا شلوا شلو زوجها وشلوا يسألون الله لا تؤثونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنفعهن يعني و... وانتو يعني عندي الزوي وله تزوج رعبه انتو لا في العلم ولما, بقى... ولما هو يواجب محبهم عاشرة بمعرفتها يعني لا ترغبون لا وانتو ترغبون عن... عنهم ولا فيهم لكن يعني السؤال الحمد لله راقب عنها ما اشتياه والمستضعفين من اللذان يعني الله يعطيهم فالمستضعفين من الولدان ما كان بيدشهم قالوا لا يرد إلا من حادث قديمة ودفع العدو رحب الخير وحمل السيف وشطر وشطر وكلف اللي ديار الصغار البنات ما عطيتهم شيء وجاءن لها قال لا اللي جاء المصلب الم مكتشبوه نسي نسي المكتشبوه كلهم بسم يعني... بدا... الله على اللي في الحط يعني بد بد الله في الكتاب هناك والله السواه وأنت قوموا اللي شاء ما بالقصة في أمر السواه إنهم كيف يشكلوا مال إكامة لا يأكلواها ولا من كان قانون فاستغفرهم من كان فجيران فليأخذوا المعروف ويستحضرهم لما يبلغون شيئا يعلمهم وما تفعلون من خير فان الله كان به عليم يعني الله حتى مشين العدل يحسنوا اليه الاتامه ولو السرقه يا ابا ما هو ياكل حقهم اموالهم مشف قالوا خير فإن الله كان له عليم لا يصيرهم عليه ان اكيد توثق لهم حبوبهم ويدوهم ما يستحقوه ويدوهم اموالهم ولا يظلموهم وحين اكسب على فوق ان صدقوا عليهم وراضي بهم ان اكسب عليهم, عليهم زيادة من عندهم من انوار وأن امرؤكم خافت من دعلها لجوزن او اعراض فلا جناح عليهما أي اي في حضره والصلح خير الامر يعني وحضره النبي يعني هو صالح هو بعض نزاله وين الشجاع بن سلمان من اجل يعني مرعى مدرج وكان قد اسن في الكبرى عند النبي و النبی ﷺ يقلّقها لا يقلّقها ویجعلها قاعدة يا رسول الله لا بیت عن حكومي على حبوبها أنا أكون في جملات زوجاتها لا ليلة <تحشى بيونسا> ما بدها تقلّقها وهي لا تنازل وما تروح لسهل عايشة تحشر فين يعني هو شعرت وعند مع النبي وشعرت وهي من زاها وتحشر فين ما بدها بقرا <تحشى بيونسا> وشاها بتنزل على حبوبها هذا إلى المرأة حائثة من هذا يعني هذا الصالح وفناء ذلك الحبوب هذا هو أحسن السفر بده أفضل من الطلق لا رأص الحائث يعني حائث من الطلق وإن من دع من جه لها شو ذا الأعراض لأن معيشتها كل شيء طليها خلاص إذا حاولنا أي ص ما صلح هي هو لا يعني هو أفضل من الطلق. وخبرت النفوس الشح يعني النفوس يعني بيجو فيها بخل وشح يعني ما بيسمح نفسه واحد ان يتنازع عن حبوبها لا غصبها يعني بدو افضل انما اتنازع عن حبوبها ولا انما بدها اتنازل وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان لما تقررون يعني هو وعارف طول واحد لا يضل منها ويحسن يحكي لها والله ويتغوا 1000 جرام لكن اكثر من لا خلينا بدي احلقين بدي احلقها تمام الناس ندموا رجلي سمو خلاص هو لا يقبل يقبل يقبل منها خلي هذا ينزل... في عصمتها ويقفت عليها ويقف نزل من حبوبتها الحب بل ولم تستطيعون ان تعدلوا بين النيساء ولا فلا تنينوا كل المال. فكذبوا حاك المعلبة قال الله ما يجهد عن الإسان وحتى ولا الحرص من يجهد ما يجهده يعني الله يريد في الحب وفي الماء ما يهدف تعدل ثلاث من كل المال يعني, يعني ما عاد هو يعني ما راح اصلا فيها المال بيجي انت هيك بتقلها الانسان بده وحده بده هذا وما قدروا قدروا ما يحطوا يعني هو الشيء ما هم الثلاث من كل المال فتدرك المعلقه المال بعد عدي بيشيلها القديم مثل المعلقه قال لها لا امزوجها ولا املاها وإن تصل حوسة التقوى فإن الله كأن قصور ضحيمة يعذل وي ولا يطلقها ويخلي خل النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الباني سأله ويقول هذه بسم في في ما عميق فلا شيء بما لا بما, لا بما ولا أملك لا تأخذني الله فيك بالمعحم هو من الله فيك الله في الإنسان ما جهل قليل. قليلا حليل حليل إن الله مطلع وأي سفر جاء يقول الله كل من سعتها وكان الله عز حكيما حكيم الله ذات خبر الزوجين وقال لها ف الله كل من سعتها الله قال يعني وعد من الله لا يقدر ولا تقدر الله منها إذا تحصل شيء بعشر شهر الله لا تقولي شهر الله رجل الجوجة. والله ما السماوات وما يعني السماوات كل من خلقه ولقد اصطلنا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان تتقوا الله فان تكفروك ان لله نام في السماء وما في الارض وكان الله غني حميدا. قال الله المؤمن بقدر سيناكم وصينا عن الكتاب يعني لهم بالنصارى بتقوى الله والصحابه اني اتقوى الله يعني لا يحالفوا امره يحذروا حاله في الامر يطيروا اتقوى الله طاعته في بعض الأمور أيوة شوفوا شو تقول الله في ثأرك تيهوي غدا نم التبوه يعني في حسب أو ابنه وحدوده تعالى منها لا يحالفه ولا يحصله لا في صغير كبير فإن الله نفسه ما شماطه أبشر الله غني الحميد إذا ما بدهم تصير والله لا يحبه خلاهم غني عنهم ما في حاجة فيه. له ملك السماوات وما في الارض من تضارل السلوكه بعصيانكم وتمردكم عليه هو قد يحمد بمن يحمده ويشكره اهل السماوات ملائكه هم اكثر من اهل الأرض. ها؟ عبد من يحمده اهل السماوات يعني من سكان السماوات ملائكه يحمد الله لا يفترون. لا يفترون من ذكر الله ومن تسبيحه ومن تعظيمه ومن وتحميده ومن تحميده ومن ذكره وعبادته وليله ما في السماوات وما في الله وخفى بالله وكيلا كل ما في السماوات وما في الله هو لله والله هو حافظ وعما عالم العالم محيط وعلمه بهم وما يحاسبهم على أعماله إيشعر يذهبكم أيها الناس لا يأتي بآخرين وكان الله على العشق كثيرا الله غادي عندهن تبع الناس على الجيران كلهم ويحقد لهم يعني هو غادي وبعد ولاش يعني فيحضره ولاش بقدي عليهم يطيحه هو غادي عنهم وبعد يهذبهم ويستعصلهم ويجيب بدلهم ولا هو بحاجة لهم من كان يريد ثواب الدنيا فأنت واه ثواب الدنيا والآخرة كان واه الدنيا عم بسيرة علده الشي ثواب الدنيا والشي خيرها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 الطائع هم أسباب الدنيا رهما يكتب الله من الله محبا جاءه ويرضبهم حيث لا يحسب يسهلها التنين الدنيا الدنيا الدنيا, الدنيا. آه. آه. آه. آه. وما بهذا يذكر الله محتاجها الإنسان ما بهذا يذكر أن يجمعه وما يأكله ما بين الإنسان يطمع عاشر وحرص يشتي ويشتي ويشتي, ويشتي, ويشتي وما في حلها بس حلهم في حالة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 أوجبه الله صلي الله عليه ولا على نحن نقول لهش إيش عارف لي عندي قد ميتنف بشيء لا ينكر أي. ولا إيش حد على ولا ولا على غيره الناس ليه شا... لا ثاني ولا فقير ولا غوي هي هي في الغنيين أو فقيرون من الله رؤا بهما لا تترك إشهاد حنجل إذا يا خليل ولا لجنيك سعيد يقول هذا عن عن الحوين أن سعيد إيه هذا لا لا إنها لا ينكر مش عليهم علي هو فاغي مش هات علي هو الله اولى به الله اولى بالغني والفقير كل على فقير من إن الله اولى بهما. من بيشهد الله اولى بيهما. الله بالغني والفقير صلاح تتبع الهواء وهو نفسه فيه. اللي قريبة ما عدت شاهد عليه ولا اللي قول ما عدت شاهد عليه يكتبه وقتها ونفسه ويجب أن يكون عدد فلا تبعي الهواء عن تعديل ويجب يعدل عنه حق وإن تلوه أو تعجبه فإن الله كان الناس عدوهنا حضيرا إذا لم يجب أن يكون ما حدوها حدوه في هذا السابق دوراه سبحها ونشفت أن تمامه ولا أعفظنا وليس تشهد الله ع... ما تعملوا بس يا ربايا على الجيش على وجهها حد انتهاشها ولا هذا المحضر يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله يا أيها الذين آمنوا. آمنوا عندك وما قالها آمنوا بالله حق بالله برسوله وقتل الذين بذوا العراضه للقران في المدينه يعني يعني قدروا المنافقين واسلموا خده باسمهم ما بشي فهل يؤمن عدد الايمان يدخل الايمان بنيه صادقه ويحسن الحسن الايماني خاطبهم قال لهم بده الكتاب الذي الذي من... نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل يعني توره والانجيل والشام وما يخفض الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم احق فقد والله راعن بعيدا يعني بدا, بدأ أنعمس بين الجذع وابتعد عن الحب وبقيت ما حاول اهلكاتي إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم, زد... ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم سبيلاً واشتفن ذلك الناس بين ذلك المدينة تحرف الإيمان ونقلوا بالنفاك ونقلوا بالنفاك ونقلوا بالنفاك هذا ما معهم حق في معفرة الله ولا لهم يصيب في هدايته وعلى المتفقين ابدا بس للمنافقين بأن لهم عذاباً عليمة أولا جاء أوجع الإسلام ونحره من الداهل فهم عثر من القطاع قال الله هم العدو فعلهم قال الله النبي هم العدو فعلهم بس للمنافقين بأن لهم عذاباً عليمة الذين يستحيون سافرين أولياء من جون المؤمنين كان بيواليهم بيوالي لنصحوا وهم معهم عليهم معهم يدعموا المؤمنين الا تكون عندهم العزه فان رجس الهجيه جميعا فضرب ان كانوا حلفاهم وياهم في الجاهليه قبل ما جاء الاسلام حلفا يعني هم يسحبوا اذا حد نجي على شيء دابوا كلنا اي نعم حلف حلف عندهم الهز قالوا او قلت لهم النبي قالوا نحسن تصيبنا دعاه يعني لا نجي على شيء ولا حلفا يا ما نخلصهم قالوا لا مش ما نخلصهم قال لهم حمونين الاحمر والاكحل النبي يقولوا الناس في الحملة من أسود ولا أحمر ولا يهود ونحن ثلاثين ونحن ونحن فارضين فيه عندهم العزة إن العزة لله جميعا يعني جوب تكثروا بهم تكثرهم ويشقوا ويتخلدوا ويجون لهم عزة قال ما ما فيهم عزة العزة هي لله كلها نرى إن عزة لا يعزهم نرى فيه نحن الذين بعيد وقد نزل عليكم بالكتاب. ألا إذا سنعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزؤون بها فلا تكعدو معهم حتى لا حضروا حديث غيره إنهم أذن منهم. المراد في هذا أن الجبال لها وجبال وجبال فاهلين ويسمعهم هم هم يستهزؤ بالقرآن يستهزؤ بالنبي يستهزؤ بآيات الله ولا. لا بتحاكم ولا يكرؤوا لهم. بعذاب الله لهم. وقد نزل عليهم بالكتاب يعني بب عليهم إنهم لا لا حن معهم. بتنزل في آية غير سيئة. أم إذا سمعت الآيات الله يكتف بها ويستهزأ بها فلا تنعدهم معهم لا لا سمعهم سير حتى لا في أحد أيها الناس لما يحولهم إلى برهان لكن إذا سمعتم يستهزأ بالقرآن بالدين يستهزأ بالمؤمنين فلا تنعدهم معهم إن خذ إذا مثلهم إذا قعدتم معهم فانتم مثلهم انتم الله جامع المنافقين كافرين في جهنم جميعا انت, أنت منافقين وراكان وجميعكم الحق الذين يشركوا بالله يدخلون جميعا اشترى المنافقين قال في جهنم الذين يشركوا بالله هم المنافقون هم في المدينه ما هي الا فتره بائرهم يعرضوا مصر السند يقولون العذاب الناس لا باي... يقضوا عليهم النبي واصحابه ولا بيروحوا ولا وباي... يصرخنهم هم منتظرين ضريعين لا يحب يجي... الهم كافه منذ يتربصون بكم يعني منتظرين من زور الهالات بكم ايها المؤمنون المناسب لهم ضريعين فان كان لكم فتح من الله اذا جاء لكم نصر ايها المؤمنون قالوا ألم نكم معكم؟ قالوا واش نحن معكم خاسروننا من القناة؟ ام احنا مسلمين احنا وإن كان لكافينا نوصيب، من جاء نصر لن كفة أن تسوي كفار على النبي واصحابه قالوا ألم نستحذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ قالوا واش نحن نحط معكم ونمنعكم من المؤمنين ونعامكم من ويعني يشتري يحافرهم ويهدوا لهم صلى الله عليه بينكم يوم القيامه بأحمر الله بينكم أنتم مناكين أيها المؤمنون أنتم مناكين يا خبرنا حماية مليا ما يعني بعذب المناكين أنتم بعذب لهم تواب وهم بجاهزين على أعمالهم أن تجازيكم على أعمالهم ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيله بعد ما نزل يعني الله هذه يعني بعد الله قال ما عاد عليه ما عدا عليهم شيء الع منافين الع يقدر عليهم كوارث تشتاحكم من المشيدين ما عاد المشيدين ما ما عدا ما عدا الله ما كلهم إنهم أبداً أبدون إن المنافقين يحاجعون الله وهو خادعهم هم يقدروا إنهم بدأ إنهم في العمل إنهم يستروا ويحاجعون النبي يعني الله يعني يحاجعون النبي قد جالوا أهل ويعملوا بأعمال بأ الكفو لكن الله حاجعهم يعني إن الله دائل ياجي وقالوا دا بإجابة هم يحاسبون اعمالهم كلها واذا قاموا الى الصلاة كانوا في, قاموا في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 هذا درجة يحرصت بين المسلمين بين, بين المؤمنين وبين الكافرين تبدأ تبدأ بين ومن يُضْلِلْ لَهُ فَلَنْ سِجِدَ لَهُ سَبِيلًا يعني ما مع عاجم معهم بيتعضلهم بي... بي... بي... بي... بي الله الحكم بأنهم غاللين ولا سِجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَنْ سَبِيلًا وَنْ سَبِيلًا ما عاد ساور فلا نحن أهل هداء سواق لا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين وهو نبي حذر يقول لهم يا إيه الذين امنوا باعشواكم بالتحذوف الايمان هذا عادي ولا كذبين لا تتخذوهم اولياء كنت بحضر اروح اصليها عشان وهم يعني وصليه وصليه وصليه وصليه وصليه وصليه هم وصلوا مشين هم يعني يعني امنوا وقالوا اشهد ان لا اله الا رسول الله وربي خالق أصلاف الظاهر لا يستحوذهم اولياء من دون المؤمنين انت عم تناصحهم اللي شر ان جنبهم النبي واذا يظلمون كذا قد... النبي بده يشكي عليهم اذهر على حضرون ذلك هذا بسرهم بالداير خليه وخليها لو من اولياء من دون المؤمنين اتريدون أن تجعلوا لله عليكم ضلالا مبين فالله فتح أستخد... يعني تجعلون الله عليكم السلطان عذبكم الله ما يريد أنه يعذبكم أنتم تستلق أنكم زعانوا على الله عليكم حجة تفتح على السكباب إن المنافقين في الترك الأسفل من النار ولن تجد رهم نصيرة إلا الله قال يدخلهم فالترك الأسفل من النار إنه في أجد عذاب يهنم ولن تجد رهم نصيرة وحشاف عليهم ولا دهد عنهم عذاب الله إلا الذي نتابع إذا حبادي عيتوا منهم وأصلحوا أصلحوا ماء من أسلم فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين لهم ما يفعل الله بعذابكم إن شكفتم وآمنتم وكان الله شافر عليما الله لا بهم في عذابكم ولا يشتي عذبكم يرحموا نفسكم ولا تجعلوا الله عليكم سلطانا يعدبكم ولا تتسببوا في حالة نفسكم الله ما يريد ولكن الله سافر علماء الله سافر الله سافر عليما الله سافر يعني من سافر الله سافر علماء الله يعني علماء الله سافر علماء لا يحب الله سافر علماء الله سافر علماء الله سافر الله سافر عليما الله ما علماء علماء علماء علماء علماء يعني بالكفر ولا لا إلا إذا هو مقره و و و و هذا يقول على نفسه حتى له كلمه الكفر اذا لا والله مشانك أنت بدو حيران أو تخطوه تعفو عنك فإن الله كان عفوًا كبيرا الله بيحاسبكم وداري وش في قلوبكم هذه يتكلم كلمة الكفر ومكره الله داري وش في قلبه وفي قلبه إيمان وفي قلبه كفر و... الذي يغضب كل ما في كل قباده ان تخفوا او تخفوا او تطلعوا ان الله كان عفوا قديره علي الله عالم به وما باحد الناس به ما سلام منهم على ما راح يديه سنقضي احد يوم ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ان ببعض وانا ببعض ويريدون ان يتحدوا بين ذلك كثيرا اولئك هم كافرون لا حده هم لا يؤمنون ببعض الانبياء امنوا بموسى وكفروا بعيسى ومحمد يشترطون بين الله ورسله يعني يؤمن بعض رسله ويكفروا يفرض بعض وبادوا يريدون ببعض نعمل تعويذ ويريدون ان يتحدوا بين ال فليرا يقولهم دين وخرف انا باهم ساتر ما بلا يعملوا بكل ما انزل الله من كتاب وكل بكل انبياء لهم بكل رسله وكل كتبه اولئك هم كافرون حقا هذا من الكافرين واهنئ كافرون عذاب مهي هذا عذاب من داره في ما هناك الا من البدع الكافرين والذين امنوا بالله ورسله ولم يفضلوا بين أحد منهم يعني آمنهم يبحقون لهم ما فضقوا قالوا بعضهم يكفروا بعض أولئك سوف يعطيهم أجورهم وكان الله قفور رحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء عليهم جاءوا سألوا عن نبينا لهابنهم يؤذلهم كتاب من السماء أباجهم في الموسى والله بنختار من السماء يعني وجهه صلاه مخاص وجهه اسمه وجهه قال فكنت سألو فكنت سألوه مش أكبر من ذلك يعني هم متعنتين وبييسألوه سألات تعملش هو تمرد ما ما بده بدور الحق ولا بدل الحق ورشاد ما بلش عندي فكنت سألوه مش أكبر من ذلك فقالوا أذن الله يهرا يعني أنت لست كده منهم هي عارف فالأمبي اسمه فضيع الله فسأله المسافر من ذلك فقالوا ألين الله يهرب فأخذوا الصاعف يذبل منهم ويعني الله عذبهم الصاعف أما كمية محضر يهم سبعين ثم اتخذوا العجل اليهود من بعد ما جاءت ملايين فعافونا عن ذلك اعتاب الله عليهم عنهم سألوا إقبال الصدر هم أذ الت اتخذوا العجل هم قالوا لي نبلحهم اليهود ولا جبنا لهم جنا ولا <تصفيق> ناس راح مع موسى الذي يفتوته راح عند الجبل وهم سبعين والبادي قعدوا عند هارم هادي قعدوا عند هارم عبدوا العجيب وذي راحوا مع موسى السبعين قالوا ها لنا الله جهرة أحد الدلقة الصاعدة والله ما جعل نوسى لنا قبي عبد العجيب وقال الله عفا عظيم حين كافوا وآتينا موسى سلطان المبينة يعني أعطاه الله حجها ظاهرة ومعجزها قوية آيات بينات أعطاه ورفعنا فوقهم الطور بمثالهم. قال الله إنها رفع فوق اليهود الطور الجبل. ليجي يأخذ المثال. ما رضي يعملوا بحكم التوراة. الله حفظ رفع فوق الجبل الطور. قال كأنه ظل. بدل ما ظل خوفهم. قال العهد يدلني فقلن لي بالتوراة التوراة. ما عهد لهم. وسجدوا رحتما بسم الله جل سجده وسعيت لي وسعيت للطور راح الناس بخوفه. قط أدل العهد أخبار. يعني هنا بيحبر الله النبي ان اليهم انهم سمددين حول الله من التهموسة وقلنا لهم ادخلوا باب في الجداء يعني عصوا ودخلوا لهم كلام غير وكلام وخالفوا امر الله من داخل باب المجينة وقلنا لهم لاش اعدو في السبس قال الله لا لاش اعتدو في السبس ولي اعتدوا واخذنا منهم ميزاجا غليظة وما وصف ميزاج الله وبعهده نخذوا وعصر الله الله تعالى بتحكى عن اليهود يعني بعدوا واشتغلوا ووالله جاء جام بسبب هذا الأشياء اللي بعد جام جاء جام وتجد لهم وحبر عليهم طيبات خلت لهم وعنهم واستحق استحق الله بسبب هذه الأشياء فبنا فبناء عليهم هذا ها بسبب حين قبل مثال والعهد عهد الله عليهم من بارك الله معهم شو بدنا كده مثال وكفروا بدعاءات الله وسبب كفرهم دعاءات الله وكتني من أرضي أرضي حد وسبب الحنك سواء أمضيا حد وقولوا هم يقولون وسبب ظهور الحنك يقولون بناقش حين بيدعوه الله عليهم أمضيا ويجابون قلوبنا بناقش يعني مقاله عن مقضى ما إحنا بديجنه بتقوله قال الله قل ربنا عليهم فسيرين لا لا لا قال ما هي غلط ما بلا إنهم انتبه وبكفرهم وبشبه كفرهم وقولهم لهم على مرض المختار العظيم وبسبب قولهم على مرض المختار عظيم قال انها زانيه لهم قولهم, قولهم اننا كفرنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله ما قتل ما بقتله وما سلبه ولا كنت ديالهنا ما بلا امر واحد قدامهم قتلوا وصلبوه قالوا المسيح عيسى الله غير الله ما بيصدق دياله ما هو عيسى <تصفيق>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 عزيز عني قال على أمنه وحكيم بعماء أفعالها وفعال حكمه حيث أطاعه وحكمه ومصلحه وإن من أهل الكتاب إلا من نبيه قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا أولا دي خفروا بعيسى بيحتاجي يوم بها حينجي قبا يموت حينجي قبا يموت لهودي بيحتاجي مع عيسى ويحتاجي أمم بها يعني ما بيرطلب للأجليد لأنه على باطل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 عفوه و شدي بول من الذين هادين بسبب افضل منهم بسبب معاصي بسبب اقواله حظني الله عليهم طيبات هل تعلم كل صديقهم عصيته له يعني اكو بسبب تحب صديق عن سب الى كثيرا واحده الناس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 يعني بقوم ان لحظر عليهم يعني بسبب تمطر الجو وبسبب طاعتهم أشياء ولما بعضها يعني استحبوا غضب الله صاحب الله يحلهم بعض ما حد الله يحلهم بينهم بعض يحلهم بعض ما حد عليهم بدي خال بدي يحطب عنهم يحلهم طيبات وعرض الله منهم على بالأنين لكن في في منهم يعني يا الله نعبد منها الناس ما يعني لا ما يهم على هذا الأصفه يعني الآمن هو و... الناس من نغاسهم قد منها والمؤمنون المؤمنون يؤمنون بمعنز إلى اليك و من قبله و المؤمنين للصلاة و المؤمنين للزكاة و مؤمنين بالله و لوم الآخر و أولئك سنتهم أليم عظيمة مرنوا كلهم يحوت عبد الله قليلا العبد الله أهدى السلام و أصحابهم قدر شبههم بس فلن في زمان نبي آمنوا بالله و آمنوا بالقرآن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 ولم مع الناس اي عدو ما هو يكون هناك عدو يحب ان يكون ما عدو يحب مش يكون هناك عدو يحب ان يكون هناك على يحب ان يكون هناك عدو ان يكون هناك عدو ان يكون هناك عدو ان يكون هناك عدو ان يكون هناك عدو ان يكون هناك عدو ان يكون هناك عدو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 فبنفسه يقول بعد الله أن الله يدفع عباده الصالحين إشارة في النبي أنهم باء، صحيح؟ إيه، إن, باي... ده... أي... إن عربية باء يعني استيلاء. يخلو يعني النبي أفضل موسى إلى وَهَبَ إلى وَهَبَ الفضل في شرائط، نعم. الفضل. الفضل في الكلام. نص ومن درين. لألا يكون للناس العار والله إن بعد الرسل وكان الله عزيز وجل حكيم إحنا بشرين مندرين لكن الناس لا يقول يوم الجماعة لا جهان لا جهان محمد يوم الجماعة نقول ما قال لا شيء ورحنا قال يا الله إنك باتت بعد الناس وتحشرهم إليك وبات حاسب من علاج منهم سألهم لا يقوم الأذى حديث يقول قبل لا يعمل ما ما يعم عنده فكر الناس لكن الله مشهدوا قال إذا ما رضي أمير بكر محمد المشركين يعني ما تربي عليك قال وهي انهم جاء على النبي واليهود المصاره الا مش هذا الكفاره فالله يشهد لكن الله يشهد بما اودع اليك فالله أنزل يشهد انزل الروح من الروح والملائكه يشهدون اقم بالله شهيدا يشهد لك بانك نبي وانك رسول من عند الله بانك جاءت تعوت الحق وانك نبي وكذا الله يغطي اخفي من احال الله في قلوب الناس ان الذين كفروا وصدقوا عن سبيل الله قت بلوا طالما بعيداً يعني في غلال وفي جهالهم وفي بعيدين على الحق ولهم على عداء ولهم على دين عداء معذب من معذب من كنت عداء من الطريق هذي يغوا من الطريق بعضهم يغوا الطريق يو خالها ما كنت ما ما قد بعيد لكن بعضهم مثلاً لهو سال من الطريق وبعده ير ير نعم بدها عديان ما أقول كفرود بالنبي وصبو عن سبيله ما بيخله حد من ما بيخلوه ولا يستمعوا البراء ولا يستمعوا النبي يعني حاصروا النبي في مكة ح حصار شديد نه ما خلواه كان العرب يحجوا ووقفوا في طريق مكة في طريق الحرم ندخل مكة سار الحجولة أحذرو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 بدونها العذاب الله ما عجبناها معفرتها لم يكن الله نغفر الله ولا ليهديهم طريقة إلا طريقة جهن وحارد فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير يا أيها الناس مبدأكم وقصوين بالحق من ربكم فآمنوا حيرا لكم وعظى لكم نحب جاء الله وإن تكفروا فإن الله ما في السماوات والأرض وكان الله علما حكيما وإذا كفرتوا الله قادمه في حالة إيمانكم اللهم مالك السماء والارض لا اله الا انت اغفر لنا نغفر لنا يا عالم الحكيم الله على الناس كلهم. <تصفيق> يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق النصارى لمن قالوا عيسى ابن الله قالوا قالوا في عيسى قال يعني رفع عضو بدرجته حط في درجة غربية وما هو إلا بشر إن الناس عيسى ابن مريم رسول الله يعني ما هو ربك أنتموا سيدنا رب. ما هو رسول الله وكلمة الله قالها إلى مريم ما هي كلمة الله حين قال كل يعني أنها خلي من غير أب مريم خلي بكلمة كل وكلمه الله قال لها إلى مريم يعني لكل حمله وروح منه روح خلقها روح الله يعني روحها الله في مريم روح يعني كل واحد الله طبع روح في بطن الأم مبلغ نحنا بجهر بسبب بسبب الزوج قال مريم حملته بدون سبب خلقه العالم مبلغ كلمته هو روح وخرج عيسى فقالوا بالله يا رسول الله ولا تكونوا ثلاثه لا تكونوا الالهه ثلاثه الله احد ايش يا مريض انكر اتركوا ده بقى له بعض الحديث فهو خير لكم انما الله اله واحد ما بالله اله واحد سبحانه وان يكون له ولد يعني هو متعال ومش قدس ان يهجون ولد له ما في السما وما في الارض ما مع الشريك في السماعه ادي السماوات والارض في ما فيها ما هو الملك لها ايس من ضمن مملكة الله ما هو ملك ابنه وهو مالكه وكفى بالله وكيلا يعني الله رجب على اهل السماوات والارض وعالم به ومحيط به المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون قال الله النصارى قال, قال, قال, قال المسيح ما هو استكبر نيه عبد الله انت لا تنشئ بطولا منك لا ما هو عبد النهر فالمسيح نفسه ما هو مستكبر أنها عبد لله ولا, ولا الملائف هم غضب وما هم مستكبرين من عبودها لله هم معترضين أنهم عبيب لله ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا قال من استكبر من عباده عن عبادة الله واستكبر وقالوا بدو وقت أنها أرضع من العبد فأيحشرها إليه وأيحشرها <تصفيق> تاني فسحسوهم إلي جن أرجع لحاسبهم فأما الذين آمنوا وهموا الصالحات فيهثهم أجورهم ويزيدهم من فضلهم وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجيدون لهم من دون الله وليهم ولا نصيرا لما يحشرهم المؤمنين لا يتيبهم والاستكفرين لا يحذبهم يا أيها الناس لقد جاءكم برهانا من ربكم وعزلنا إليكم نرموا بينا الله بيخاص بالناس إن من الله على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءكم بالمعجزه وبالقران وبالهدى وبرهان واضح على ان حق من عند الله جاءكم برهان من ربكم انزلنا إليكم نورا مبين نورا واضح وهدى واضح فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به بالله والنور الذي انزله فسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم الى صراط المستقيم الذي ذاك يقبل ويؤمن بالله ورسوله فالله الله بعده يدخل في رحمته يستفتحونك بالله مستيقكم في الكلام الصحابة النبي على في هذا آية نزلت ذا كشكا وآية من ذا تصر واحدة إنك قرنا أولها ولكن يقول لك ولا الاب ولا ولد ولا ولد ولا لك ولا جد هذا لك ان الاب يقول لك ناس غير يقول لك ان الاب يقول لك من الاب يقول لك ان الاب يقول لك ان الاب يقول سدس ان الاب يقول لك ان الاب يقول لك ان الاب يقول لك ان الاب يقول لك ان الاب ما بلا ما بشي لا ولا جد ولا بأه ولد ولا ولد ولا ولا ولد ما بلا ما أخوه ولا خواته زي بارزوه الكلام اللي مر على كليسه له فلها نص ولد ولا هو حتى فلا عنص ما ترك ما في تلاحم باجي لها الناس وهو يبي فائلا من كلها ولد باجي تملها كلها لم من كلها ولد عصبه فإن كانوا سبعةين فلهم تسعة من ما ترك ما في أخو ما في إن كان خواته ولا أكثر لما الثلاثين وإن كانوا إخوة الدجان واللسان فنذكر من تلحب العمثين مثل نيس مع أخوها قوات في إذن تكسروا ونذكر من تلحب لا كلهم كل حين يقولون يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم قال الله, الله لك لا تضلوا في الموارف لك لا, الموارف لك لا على ما تروح في